السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر منتدى طلاب طب انشمو www.1m.net ان يقدم لكم هذا الاصدار يعني مش انديكيشن قويه قوي للهايدوكس او ما يخافش منها قوي من الانتي بيوتيكس لان مع الباجا ديليفري بيحصل هنا مش بكتيريا عالية لا بالعكس بكتيريا قليله جدا ان جسمنا كده بيحمي نفسه فالبكتيريا مع الباجا ديليفري هي معاه الجدول بس الناس إن في أمراض لا ريسك فور إنfecting the وفي أمراض moderate risk وفي cardiac diseases high risk for infecting the carditis ناني بالصحة الجدول اللي موجود عندكم الجدول تقرأ العين بشي العين هي بشي يعني <تصفيق> جدول اللي هو الجدول named classification classification of cardiac diseases according to the risk صفحة كم دوت مية واحد عشرة معي ده جدرة مية عندك فيه جدول يوريك ده ايه ريسك على فكرة يا جماعه ناس جدا ناس كتير جدا عندهم ميترون فالف حتى ممكن من غير من غير, غير جرشي معي ده جدرة فالميتر فالفالف كده حاف ده له ريسك هو الكونجينتر هو ده له ريسك ده لو ريسك انفكتيف لو عليه ريجشن أو روماتيك هارت ديزيز مع اووكا ده مودريت ريسك روماتيك هارت ده والم... وال والفلكس مع و والاووكا ده مودريت ريسك أما الهاي ريسك بقى لو واحده جالها كده يعني هاي ريسك فور طيب مشاكل النظف تبقى موما لما نمشي لازم خاص حياتي كلها لازم خلص مشاكل النظف من بكرة يا على لسة على ال على ما ندش الوقت مربع صح على الألومين بعدش على من الالومني من الالومني من الفيسبوك ورين اه اه شغل كمين في الناس بس هنا بقى لو هنا في يلا والله كلام فارغ. أول حس في الصفوة، آه، أكان أول حس في الصفوة، أول حس جماعته، آه إن شاء الله، للناس ولا؟ آه، بكرة الساعة إثنين مساء في الصفوة يزن اللي اللي جينا إحتملنا بقى يزن إحتماله، شو حضرات تطلع كفاية؟ في محاضر كتير، بعد إحنا نأخذ أي باقات 3 حوالي 4 5 يعني الاسبوع ده كده 4 ل 4 5 حصص يا جماعه هنبقي الهوت سبوت بتاع كل اللي هو الشغل كله كان بس هوت سبوت تجيبش بس مع بس اه اه اه. ما عايزيني خلص لا يا جماعة. عايزيني خلص يا شبابة. عشان خاطر الراوند، سلايد حوالك. ما عايزة لسة يلاحظ نتا ماشيين معي. الحديب. حديب. اه لسة. مش تحديكرو معي. قلوكم سلايد معينة من. مش كل سلايد. يلا بعد اكاتر باك. رسوا يا يلا يا جماعة عشان خاطر لو اتلونتو ما خلصناش. خاصة الراونت ارجع تاني. نكمل بعد راوند الراونتين. فاعزينينا خلص احياتي بباك. تبصر. تبصر. نخلص الساعة عشر ونص بس عشر ونص وكان ده كل ونص بس عايزين انكم بقى يتعاض معايا كده هاديين كده وانتساعدين مني ساعة ونص خالص ما اقوى انشوها ما معايا ده في حاجة مشكلة البرولابس حالي. تم والكونجента لاويس. الانفلاس معري قرش خلي بقى عشان أي حد ما انفلاس very common in females very very common. الفتيات عندهم ما تبغى انفلاس، لازم تاخد بروفلكسيس أجريت إنفكتيد الكورناتس. عندي حس مش لازم عشان عندك تديكي لو لو بلاس معاك ده مدرد مدرد الروماتيك مدرد عاد القوام مدرد البروستاتيك ديزيز اللي مركبة بالغ اللي مركبة أي حاجة ده ده لا دادا هاي ريس ما الفريديس إنتفكت إنتو هاي ريس الفارس اللي هو كومPLEX ده هاي ريس عشان فيه كومPLEX سالفة هار ديزز في أكتر من حاجة مضاد مذوبة فعشان كده في هاي فينا هاي ريس فور ايه فيت على الكارديك سيرج الكارديك سيرج اول حاجه بتبدا اللي هو ده بظبطني دفقش اسكاو ده احنا بنلاقي هنا اللي عندنا في تايب مادرس وده في خطوره على الام وخطوره على البيبي وعامله لها هيبوكسيا وبدخلاها في المدره القيمه مرمي ممكن جه للايد البطنه يعملوها مترف البطن لكن قرار تغيير الصمام ده قرار جابك. والطبع في فيها هارت لانج فيه ماشين بقى وفي بلات لانج كامل جدا ففيها خطورة جمد قوي على الام وعلى الديل فأحنا بنفضل جدا هذا كده اللي هو تغيير الصمام بعد إباع التليفري لكن التوسيع الصمام ده كلام يعني التوسيع ده مش مشكلة خالص التوسيع ده ممكن أن يكون في الديونينج بريجنانسي عادة جدا طالما أنه هو سبير ما أثر على الام ما أثر على الام لكن أولاد غير الصمام بعد التليفري وذلك نفس الكارديولوجي تكتل الله الصمات هي عادي لا لا غير الصمات ليه بعد ما تخلصي وان كان في بعض حالات نادره جدا ممكن يبقى الصم كويس تماما ولا لا صغير ايه محدود فبنعمل تغبيه ممكن اطفاق ديرجي لما تغير الصم أثناء البرينسي حالات نادره جدا جدا جدا الحته غيره كتير قوي بنبدا كتير جدا ده زي مانجمنت لعيانه عندها بدل ريسمنت ديورينج البرينسي بنبدا مانجمنت النبي صح كده في عندكم رسمة فوق معي لجب أن في عندكم ايه فوق الرسمة دي على فكرة Prophylaxis اللي هو يعني during pregnancy عامة تهير صمو حيانا يا جماعة مختلفة جدا. كل واحدة المستشفى عندنا في الناس لو ودلهم Oran Antic Relation during pregnancy معك عايز كله وفي ناس لو معك عايزين كله Oran أوه. ولو قلت كل اورا خاله معاك ليه عايزين دي اللي هي الاورا والاي والهبره سبحان الله في اختلافات في المستشفى عندنا في القصة ده نقول كل اورا عاوز في ناس بتدي في الطريقه اللي هي الكومبايد طريقه الاورا انتيك مزايا وليها عيوب والهبره وليها مزايا وليها ايه وليها ولا بنستعملها في المستشفى ودي أكتر من مثلا خمسة من المستشفيات بتستعمل هذه معاك ليه يا ورا دي بقى بنقسم الحمل ده لثلاث اول حاجه بجد الفيرست ترايمستر في الفيرست ترايمستر بنحب ندي هيبرت اشمعنا عشان كوره الانتيكجلنت ممكن تعدي تعدي البريسنتا وتعمل فيه تال مالفورميشنز فاول اول اول ترايمستر كيريسك اوف مالفورميشن حب ادي ادي هيبر ده انت اللي انا كاتبه في الفيرست ترايمستر برجع على كده بقى في سكند والثرد ترايمستر ارجع في سكند والثرد تجيلك الاسبوع ال سيكس ادي الاسبوع ال 76 ادي ادي اورال انتيكوجلانت مشتاقها مش تسجيل فتره وقت ده كان تبقى كانت كمان شوية مقارنة جميلة جدا ما بين الهبرين والاورال انتيكوجلانت ده لو وقفناه يوم بعد يوم لكن الاورال انتيكوجلانت بتاخدها تلات ايام يعني داخل النهاردة ده لو خلاص مش يعني دائما مش بتحس فيه لكن اوقات لاقين تلاقي دبيو دي بيو انتس كده كانت ايه كانت كتير قوي فهنا دي بعد 6 بعد 6 ويكس بعد 6 ويكس اتوقع اتوقع تحصل ولا لا لغاية لغاية الليبر مع القصد في الليبر وقف كله مع بدات الليبر وقف كله طب الليبر وقف كله, وقف كله وقف. طب بعد الليبر الله أربعة ساعتها أرجع للهبر معاه خوراً. أنتك أجلت. يعني برجع الهبر الأول عشان ده عبر ما يشتغل بيأخذ متأخر أول أبى من اشتغل عليهم ثلاثة أيام، فبدأ بالعبرة، أبى رمضان في الفترة إذا في الأوراق في هنا رأي كده اللي أنتي كأجلة منا بتعرفينها، في عندنا اسمه ماريبان، صح؟ لوا الورفان، وعنده ما اسمه فنلنديون، لوا ماريبان ودندبان. ما بتعرفونش؟ في الورفان اللي الدكتوراه على أن أنا بدي أوراق في الأنتفس والليبت كنت كله كل ورقة لو دخلت على النت مش تتلاقي ولا بحث على الدندبان إلا بحث هندي واحد بس عشان هكو نعلمين احنا كنا عندنا الشمس كان عندنا كده فيه كده حاجة من دي غريبة أوي بند الدندبان أثناء الحمل والماليفان مع اللاكتيشن ان الدندبان بنده في اللاكتيشن فمش مستحب قوي الماليفان أحسن معايا؟ لكن بعد كده دورنا بقى عشان نعمل رساكتي دورنا ودوك عالية فيه جدا. دورنا قبل كده اتكلم على الديبندنج برينس مفيش ولا بلد في العالم بتدي ديبندنج برينس الورفان ادورفان ورفان لو مريت لو مخصص لو انت وقعت ورحت للصيدليات لو عايز ديباب يشتغل تلاقي البرين اللي هو الورفان عندك على التحاليل دي كلها تمام يبقى مره ثانيه اتكلم مره ثانيه مرة هنا خلي بالك ترانستور يا بس هيبرنس ترانستور بس. جاستا هيبرنس بس ليه فور فيل اوفر مايكرونيش ده بدا والثيرد ترانستور وحتى 36 ويكس طب سؤال كده سؤال كده اساسي مين احسن في الايه في الانتي كادريشن احسن ولا المنيبان المنيبان احسن يعني ريسك اوف اكتر في الهيبرن ولا المنيبان خرج معاه في الهبر الفعل صغير جدا. جدا لكن الديفال والمريبان احسن منه بيوم مره يعني لاسكوب ثروبوس وعلى فكره اسهل ان شوفت حتى يا جماعه يا جماعه يابان كل شويه شوفت الجسم عامل ازاي هبر مكانه قيم هتلاقي مكان كده ومش خبطش كل زي ما توما زي ما توما زي ما توما زي ما توما الهيبرن جلس او ده كان فيه لما كنت بس اللي هو الانتيجلبريشن العييده عندهم ادس فليبل لما اطلع شويه فكان في مجموعه بديهي هيبرن اللي هو النظام المعروف عند المستشفى مجموعه ثانيه بديهي اور الانتي اويدي معقودات جديد بقى دي كان كانت رساله في الدكتوراه اللي كانت معموله في الصعيد ادرس ايه بالظبط كان كان هي اول ناس عملوا في الانتي ولا جدا فكان كويس جدا فكان في مجموعه الديشعر المريبان مضمونه عشان هبل الدكتور هبل كان بصوا دينا في الاخر الجمعه هبرن ده ببدلنا شخشكه والم جامد والبيجمنتشن بتاع الاسنان كله بقى بقى كده كله مزرق كده فالليفان والمريفان ك كبيش احسن منهم باليوم مره وككفاءه احسن من ديبن باليوم مره بس هبرن في نيز انه هو ايه تاثيره قصير ومبيعديش دبي يعني افضل احتياج الهبرن يا جماعه يعني افضل بسكي الهبرين تأثير قصية وكانت كروس دابل السنس طيب ليه معكابة؟ ليه يجب أن يقول مرة تانية؟ الهبرين فلسطرا مستر مين؟ انتي هبرين طيب في السكن الوسترد حتى الـ 76 هورا انتكواجلا طب من الـ 76 حتى اونسطوف ليبر هبرين مرة تانية طب إذا كادرة مع الـ اكتف ليبر والدوريج ليبر وأربع ست ساعات بعد الولادة طيب إذا كادرة بعد أربع ست ساعات بعد الولادة ليه ما بديش أي انتكواجلا مش معن تمام انا بدي بعد اربع ست ساعات هو ذا خلاص ما بقاش عندي ريسك اوف بوست بارتر هيموراج برجع ايه معايا طب في رأي يقولك ايه دي هيبارين فول ليه بدي ليه بدي علشان خاطر يا كروس صح صح ك كروس ذا سنتر ما ريسك مالفورميشن سريع شورت بيريز حصل ايه حصل ابورشن حصل دليفري في اي لحظه احنا مش قلقانين لانه هو سهل جدا بعد 4 6 ساعات الموضوع ينتهي تماما طب في ناس تقولك لك لا انتكواجلات. انتكواجلات. انتكواجلات. ايه دي ايه الفائده كنترول احسن ففي غمال هبن ده بس مع انك تاخد سعر لو مش هتاكله يعني عادي ولا بس لما ترديته في ساعه لو ما رديته في ولنا، اللي ما كان مش مش حطفت الكلاجع بدال القصر، في نوعين من الإبل، تعرفون ما تعرفون شيء، في سوديوم هابرن، سوديوم هابرن، وفي كالسيوم هابرن، وأنا ما أعرفش جهاز دي كادر، السوديوم هابرن ده ده بتحطس الكلاجع، لو ده دا دافي القصر، في لا كالسيوم هابرن حتى كالسيبرين اسمع عنه كالسيبري، اسمعش. طب على حيعجبنا ليه؟ وجال الكالسيوم بيخلي الهيبرين ده منتين اترو تمبرشر يعني ده موجود في الصدريات طب بره الثلاجه مش عخلياه الهيبرين ده ده بتاع الثلاجه ده بتاع التماسك الهيبرين برضه برضه بيبقى فيري اسيديك فبيداوب العظم بيعمل اوسي بيدوب العظم فلما تضيف كالسيوم يحمي العظم شويه يحمي العظم شويه عشان الهيبر هاي هيرجع اسيديك يا جماعة اللي كان زمان كده ايه اللوكولجيت اللي هو بيقول لك هي حط بيضه نص صفار صح اللي هي التاني ده بلب عنها بقت باتيه ضعيفه صح تمام هو الخل بقى اسيديك والهيبر برضه اسيديك فبيخلي برضه الجول يصاب فيه اوستيوبروس طب نضيف مع الكالسيوم عشان يحمي اجهست اوستيوبروس عندكم المقارنه مقارنة كده في المقارنه عندكم بين الهيبر وبين الورسه شايفينها مش حتى عنده مشكلة في هذه المقارنة نعم fresh frozen brisket fresh frozen بص لكاتل المقارنة اللي هي اللي بين الهبري وبين ايه اولا الروت احنا الصفحه على فكره احنا عند الصفحة اللي هي فيها المقارنة بين الهبري وبين الوارفلن اه الهبن ووارفلن معايا الروت على الهبري ايه انجاكشن يتاخد صبت ناس يبقى طيب اي بي ينفع يفتح ايه طبعا إيه اللي يقول انت النض ده هيسقط على طول خلي بالك يا فلاتو هو الدكتور بتاع يقول انت النض ده يعملها هيماتوما قد كده بالطرم اللي انت النض بتعورك تمام بعد كده هبل مش هيحصل كويبريشن فاللي اخذ لكم الاي كم يعمل لها جدا كل البطل كلها عباره عن قد كده فالهيبر نيفر نيفر جيف انتراماستر ابدا ده حاجه عم نخلي بالنا يا ساب يا دينيس. يا ان انا بعد اور صح طيب ده مين أصغر؟ طيب من اصلا هي قوي طب في نوع ده نوع وفي نوع من مين الهاي مين هاي طب طب مين اللي قاعد كده السن ده اللي اش ده كروس يعني خلي ولا طيب نخش في ده على ايه الانست معادة جاء الانست او اكشن الانست بيبدأ امدأ الهيبى لنص ساعة ساعتين ست ساعة. نص ساعة بداية ساعتين بيك ست ساعات ينتهي نص ساعتين ست ساعتين. لكن الاورال تلات ايام عبار ما ايه يبدأ و تلات يام عبار ما ايه ما ينتهي فهو هنا فعلا دمجة دمجة جاوي آخر قوي وبيحد باخر او لان هو بيشتغل ازاي انتي معك ريكي انتي بقت عباره عن انتي من كي برمع اكس من, من كي معايا بكده فعبارنا في كل الفاكتور ياخد فتره فاني انما الهبرك عباره طب الفراكشنيت كمان صون أنتي, انتي فاكتور كامل ما خالص معايا بجدك الفراكشن فاكتور تاني بس الهبرك عباره عن 2 انما الفراكشن ايه طب يا شباب عايز اسالكم سؤال تاني ال- الحته المهمه قوي قوي اللي انا عايز اركز عليها الكلام كله كلام بتعمل فول ازاي طيب فول بس بقول على انا جدا يعني انت فيه اللي هو الاورا لون انت بي صح اذن البي الكلام القديم الكلام القديم هما جه دلوقتي دلوقتي باي ان مين مين اي انت <تصفيق> اه بين البيتي النورمال والبي تي بتاع يعني البي تي النورمال والبي يعني هو بس هو يعني البي تي ده 1.5 البي تي العادي ما البيتي اتنين الاي ان ار الاي يبقى البي تي تاو 3/5 التايم هي كلام حلو يا حلوة جماعه الاي ان ار بتيجي كلام اصلي هو ده له انما صح؟ الهيبنية ويأركات يا بقى, بقى تسير طب انا مش عايز يدخل حاجه بحاجة اخيات تكونوا حاجاتنا السيانة انت زي بنعادل بن الهيبرا بروتامين, مش بروتامين في حاجة في, في السورس ما ايه؟ بروتين زينك انسود بروتامين زينك انسود بس بوز يحصل Mogę sexual inny other uses of insulin cukrzyca. I myślę, to w niebie. Antydota to jest taki, jakiś problem. To jest قصي غرزه عشان البول. تمام؟ ايه كمان على فكره الترومبوس انتجيه حاجه من اتنين يا اما ايميون يا اما على لوجرام يا اما الهبل ممكن كده يعني ايه يا طب انا تذكر في حاجه لانهم يمكنهم ان يكونوا مثل الضغط كان الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط في الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط بياملس بس بكثرة في نيوترانت أرض بعمل مكتاع النيكروفيني طب مشاكل في, في حاجة اسمها وارفارين إمريوباسي يعني لو ادينا بين الورفارين مع اجميع الورفارين اللي بقى سيف حتى غرعة 5 ميلي جرام سيف حتى غرعة 5 ميلي وده اتفق على حتى في اللي في كارد سيرشن يعني على الأطفال عمولة كارد سيرشن بالاتفاق مع عن مع ناس إن حتى 5 ميجا بردين عشان إن لما حد ناق كارد سيرشن حد ناق مشك كارديولوجي نسا ولادة بطنه ااا دوكراي أصلي عارف طب ممكن التيتكسري في البري يسري مثل التردشن بيكنج في اول يحصل اطق اترفيه معاده جده تلاقي كده الجسم حتى كده صغير وشيء غريب جدا الاورال على البون بتاثر الكالسيفيكيشن بون كالسيفيكيشن اوف بون فتاي فيها يعني فيه بقى غريب ده عباره عن ايه يعني ناسع التصفيقية أبون، تصفيفية أبون. مع هذا كشفت بأن هناك كونترو ديس كونترو ديس أعطيك إذا لم تتشفش بالإكس راي فكي صعبة جدا التشخص من راي على الهبرد فتطورة روي أحمد رئيس اسم الأصر العين في اللي هي برضه على رسالتي بعد رئيس برضه عندنا مشترك بقى بين وبين من في الدكتوراه. بيقول لي كمان في كومبليكيشن ثانيه فيري مش فوق في كتير بس يقال هي common كومبليكيشن اوف فرانج في, في الاطفال اكيد يا جماعة الكوانا ديسيا الكوانا الكوانا اللي هو الملف مش مفتوح تمام كده ولو بياناته لو كنت عامل عادي ما اوش نفس من متعلمش ما كمان كده تمام كده قوانا الأتريسي حتى العلم الشيء الشي. مش بتكتمل اسم ولا حاجة لكنها حاجة مهمه فعلا قوانا الأتريسي في الأورة بأنتكو في الأورة بأنتكو خالد جاد عندكم تحت بقى كده في مقارنه كمان بين حاجه بحدين عندكم في مقارنه بين الفراكشن ايرور والفراكشن معايا يا دكاتره دي القلب بالشيء نادي بالصفحة <تصفيق> عندك شويه اورا في تجمعات الاله خلي بالك معايا معايا دي دي رائع. يعني مثلا سؤال مثلا ايه هي النستاشن اوف بارت فيلر واحده بتدوني عندها ايه المنفستيشن. دي صح لو ديس صح عندها ديسمي. عندها كمان بيذكر الكريديشن بيذا كريديشن صح ولا صح معايا باص عالي جدا أخطر من 100 بي بي بي. واقع أقل من 100 يعني حتى في رول 100 مشهور كتير رول 100 مشهور جدا, 100 مشهور جدا. واقع الباص عالي ريش عالي واقع يعني, يعني اقل من 100 مللي كميرجي الباص اكتر من 100 يراقب اقل من 100 بس في ايه في الاربع ساعات يعني دور من 30 مللي بالأول ده يبقى اقل أقل من 100 في الاربع ساعات معايا دي كده ريسبكتلي ريسبكتلي فاكر يا جماعه علاقه ان الريسبيريشن والهارس ريتس 1 4 من 100 في الاربع داي صح ولا صح طب السؤال اللي بعد هاو ما تتحطش كتير هم 4 5 كومبليشن وده مش زي الدملش عندنا الدملات تلاقي وبعدين جي نايب من الفحص جي نايب من الفحص فممكن تبقى الساعه معاك بقى يجي يبقى كده بنفس سنه الفحص بقى كده الفحص نفس يحصى كمان آآ آآ ممكن تلاقي بقى واحد ماشي في الشارع قالك اطلع احصى انت فوالقصه يا يعني في عندنا, عندنا في تكبرات لا انا فحصت الحمل الولد الولاده كلها الولاده كلها 4 to 5 معايا حاجه مش فايه اروح تفحص معايا ده كده ما بتفحصش على كتير ديلي اوف بقى كده المكتوب تحت يا جماعه اللي قوي اللي هو امتى ادي انتيكو اديماس حاجه ايه انتيكو اديماس يعني انت ايه انتيكو في, في الواحدة الطارئه برسنتك هارت او الحاجه الثانيه حاجه لو صح ممكن هوكا مش خاطر هوكا خدناش صح لو في ريسك اوف دي بي في ريسك كده لو هارد فيش على موضوع عادينا ايه موضوع? صاحب صنوع ايه? احبوا ايه? عنابوا دي دي دي المليون. حد ننسي حاجة? حد ننسي حاجة طيب? ابرشن? يلا طب يا ابرشن يلا أبرش ياضي ماشي ماشي. لانتو عايزين. لو كاننا بنيري على ابرشن بعد كده احنا وقفنا من ابرشن عندي عندي عن الستيبتيك <تصفيق> يلا شب. الستيبتيك ابرشن. أيوة؟ سمح الكامل ستة وستة وستة بصوا عندما قالت عن صبتك أبورشن عليه اسمه قصدًا صبتك أبورشن يعني صد وعليه صبتس هو عبارة عن وقبنينه قبنينه قبنينه من صد والإنفكشن هو عبارة عن سوبر add infection on any type of abortion أي هو أبورشن كده تيجى عليه بس بصبتك فهو عن add infection on type of abortion طيب اي انفيكشن تجينا نتعود من دلوقتي اي انفيكشن تجينا من دلوقتي بيسالها كام سؤال بيسالها 3 اسئله اسم كي وجايه منين وشمال احنا ده اسم كي وجايه منين وشمال احنا اسم هو الكاستم اورجانيزم جايه منين السورس شمال احنا هو البريكس فاكتور اسم كي يلا ده اسم او عدد في عندها جرام بوستر وجرام نجاتس هل في جرام بوستر الجبس يعني استاف كل وكل حاجه لكن جبس هي جي. جروب بي استرات أنا انا عليها بول شايفين يا جماعه بول دي مهمه نيجي عجب في جرام وفي في ايكولاي وفي بروتيس وفي كريتسيلى او عدد سكت نيجي عجب في اني روز اني روز جرام بوستر والبرسيديام بري فيريتينز اصحى حاجه يبقى انا اللي اسمك ايه خلاص كده فهمتوا كنت مش معاي مش معاي عايز حاجة. طيب يا من يا يعني إما إكسوجنس يا من فوكس يعني إكسوجنس اختصرت شو شو في بس يا في عندنا المتحف كان في واحد داخلة عود ملخيه صح لامصع عود صح عود ملخيه كمن داخلة ملخاشش هي عود, عود, عود في زي ما بعد شوي زي عود بعد في العود بعد, شوية. بعد شوية. نعم البنجو. البنجو. البنجو. البنجو ماشي كده فخلي بالك انا كاتب ان هو ايه يا ممكن مثلا دكتوره او دكتور او وتيبر بقى واحد بيفحص يعني ممكن ميميدو ده كده في قوي بقى يشتغل مثلا كدا ايه واحد ممرض اشتغل اشعه في الحتايه كمان فهو كمان اشتغل خلاص هو بعد الموضوع بقى المنطقه دول بقى يعني تلاقي مثلا واحد رفع عند واحد مثلا بحاجة على أبوشن بقى زي فيلم ده صح تسع مالك تمر صح أنا جبت جبت نفسك في المكان تعايله مش في المكان في البيت تقريبا وابدأ كرت مراقبة ابدأ كرت مراقبة كل كل مرة كل شهر معايا هذا غدر فاا فممكن إكسوجنس بالفحص دخل إنتفشن من بره طيب نيجي ده هي إندوجنس. إندوجنس إندوجنس بالبشرية بين الانتجنس بين البشرين او هما تجنس من ساتيك فوكس تروح بالدم زي الوز زي اي ساتيك فوكس في الكاسم اشمعنا احنا إش مش كتبه ليه؟ اصلاعنا يا جماعة يعني انا مش عادية جدا حت أبورشن حاجة ميتة هو فالأبورشن نفسه ده انديوس أو انفايت انفكشن الأبورشن نفسه في حتة ميتة سواء كان مز أبورشن سواء ايه الكمبليت أبورشن حتة نزلة وحتة لسة فضلة حتة اللي فضلة هو دي او العين الميت ده انفايت <سؤال> انفيكشن خلاص كده فاسم ايه وجايه منين وشمال طيب نيجي بقى كده نكتب على مين بقى على كلينيكال ديشن يلا مش اسمه يلا اسمه طيب بقى لكتر. يبقى هنا بقى عشان عشان ده الدرس قبل مرة في تحت هنقبل مرة التانية لكاثرة تحت هايوان كمان البي اي دي واخدين باركم كده معي لكاثرة جاء محمد زمالكم اغلوكم ساة تياسة عبركم ان شاء الله في البي اي دي في, البي اي دي في الكل البي دي يبقى يالله ده كانت سيبسسس انفكشن يبقى ايه فاكين فاهم لا يا مين فاهم فيفر انوريزيا هيدك ماليسي طب ده كانت معندها ابسس فطنا يعني ايه في البطن سمتم بين قبل مربع عليهم اكيوت طب ايه نازل اللي بني على مع البصد بحت ووحشة جدا يعني Very offensive, Purnal Vaginal Scharge Scharge وحشة جدا بص نازم العين بص بص دها دكاترة كم رحت وحش وحش بص أنا في أنا Offensive vagina discharge. طب Abortion بقى Abortion ده في السمت أميليورية وابليلي ويتبسسان عليه بص ورأي حق مهمة في البيه. الحكة المهمة في البين تتعودنا دايما ان البين يعني البين بتوعى عملت يعني ماس يعني كل لكن سؤال هل هنا في ده بقى هو ده ولا بقى فيه إرديشن فايبر فتلاقي بين باستمرار البص عمل إرديشن نيرت فايفر فتلاقي باستمرار في بعد ده بين يبقى الواجع بجراشه ليه زي عادي. ماله continuous دي نقطة مهمة أوي كنتينوز خلاص بدينا قطع مهام اقعد انسانه ده اللي فرقلي اللي هو الاابورش ده لو جات لعياته لو جات لعياته لو جاتها لي لا ده ده باستمرار كده في من جوة. استمرار وانا الى سبتيك طيب نيجي على ده اف ار تي اي ار تي يعني ار تي rigors و tachycardia يبقى الفاهم تلبي فارتي. بي اف تي فيفا rigors tachycardia acute تي ار ار تي tenderness rigid rebound tenderness tenderness rejected rebounding rebound tenderness tenderness كده بي تي ار ار تي على فكره جدا فكده احس عضلاتنا هنا كده تحسها اه ضغط لا في وقع, وقع جامد ومش... اي وقع جامد جدا يعني التنمك واللي بقى بس في نقطه مهمه جدا ايه جدا ان انا ممكن انا كاكره اقول لعيالك عليها وتنسح شلاكه تستجد العضله مش راكعه شتلاكه مويس عندي يعني دوس كده كانت تقول تحس مش مشtypical يعني فانا ممكن عندي بقى جنب جدا دي حركه جدا انا ممكن عايز استدلع واتكلم بجد هل عندها فهم بين صحيح ولا ايه ولا ما عندهاش ان عاملي اهو مسقيها كده كده ونازل لمستوى ما كده وبص على لو هي كانت عندها بين ينفع بجد إن هو يبقى عندها الاستريشن بري اهو ريستريتش يبقى عندها الاستريشن نفس هنا ايه كده حاجه اسمها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 نفس التشارج اللي ريحه وحشه جدا لوفسيف جدا يا ريت يا جماعه ده زي كده ايه في السي في بالز ده اللي كده معايا كده هو معاي الفكره اول ليه حكمه زي <تصفيق> يعني تيجي كده تيجي للدقه تبقى قالبه ايه قالبه الاستقبال يعني اضغطوا فراغ طبعا بس جوه بس جوه مش بيه حاجة مهمة ان اليوترس ده أو الشارع على لبريطانيا. سلام على نايتس مايتس روديانتيوب. ودي ال... عشان كده بريطون بريطون في في بيت على الشارع الملة الملة بس طلعتوا بس تخبين. فانا في الدي في هلايا بقول لك أنا بقول لك أنا في شارج ملون. على فكرة ممكن تلاقي بقى إيه حاجة غريبة زي حاجة غريبة. تلاقي مثلا كذا مثلا جود كذا من مروخي البرناب. شغل مروخي بس على السيرفكس. ما ممكن بقى ممكن بالمرة بقى عشان داك بره او او في كده ممكن تلاقي حاجه ممكن تلاقي مثلا برشامه كانت سقط نفسها لينا فورن ممكن على سقط نفسه اكيد في في في تريكو فتدخل اي حاجه جوه خلاص اقول زي كده حد يا جماعه شكل ده البلاستيك اللي كنترول كنترول البلاستيك وتطلع اعفي كده تطلع كده تحب طلع دي اه صح فممكن يروح وانت برده بتفحص برده كده لي عبالي طلع اسمه إيه؟ اسمه فايسو يعني هواء مترا يعني رحم فايسومترا كريبيتيشن لما تفحص الرحم ودي انفيكشن ايه الانفكشن بكروستريديوم اللي جات بتلاقي رحم كده هي دي عن كريبيتيشن ديت انفيكشن باي كولستريديام بيتا جلجنجر فيصل مين ماشي ها حد سؤال؟ نعم. خلاص طيب طيب بقى كده بقى بقى كده بص بقى ايه الكومليكيشن اللي بتحصل معانا يلا ايه الكومليكيشن بص بقى كده لا الأورجليزمة يا جماعه قوي جدا تمام هيحتل الجسم بصمة الجسم اللي هو البكتيريا تماما هتحتل الجسم شوفت اللي بيحصل في يوم يوم كم مارس؟ 16 مارس؟ يبقى هدم المثل الأقصى 16، صح؟ 16 المثل الأقصى عشان <تصفيق> إذا كنت ما قرارط shorts و hoe يدبه الناس العاصرة <يه> <صفحك> لا يا لازم لازم لازم عيبقى في يعني فرشور باي فيه موضة وريغة لازم عيب فيه موضه وريغة اه ايو لازم يوم حمس عبقى اخر طيب كتب بص بقى, إيه؟ غزب. غزب بقى, إيه؟ بقى الوحشة للجسم. بص بقى. أول حاجة موجودة فيه؟ موجودة فيه؟ موجودة في الكبسة تمام مربوضة كتوب عام أول حاجه ركتم عند غاز الليد ثم غاز ولا المصل ميو ما في الليد ثم فيه بعد كده اللي بقى خالص. تعمل, تعمل ال ال العدو بس ان شاء الله باذن احنا هنكسر بس هنا المشكله هنا الـ هنا البكتيريا هتحبس بالجسم انا هديكم الفول بيكتشر معايا بجد ان انا البكتيريا هتاخد اقوى اعمالها فيشفى بره ماشي على بره على بره ما دخل دخل دخل غلسه والحاجه دي وبعدين بقى غسل المايميت في فبقت جوه شويه ده البري شارع بقى. شارع طويل ماشي فيه اهو شارع طويل كده قاعد تمشي ما تمشي سالبجيو وكان احتياادك راح تنطق نط على مين على الاوفري فالعميل سالبجيو ايه اوفلاين وايه بتطلع الاوفري في حبه راح وعين. وعين فين في البلاعه اسمها ايه هنا بيزك بريزنايس يبقى ده ايه بعد كده ايه بس على بقى هي دي ممكن تبقى فاكر بتطلع لفوق طلع على ايه تعمل يبقى هنا بعد بقى عمل كيس بقى ارضي كيس وبري بي زي الانديبيتو وماشي في رودي وصل ونزل على وعمل هنا لوكايز بقى نايتلي اي ميديكال في الغزو الغزو البحري على ابردس على مين ابردس فعمل ايه سيبتك في ادوجلاس فهنا اسمها سيبتك ثرومبو بقى كده الجسم كله عمل كسيه وعمل بايه وهو مش عامل كسر راح في مراكب داخل الدم كده عمل اي حاجه رح رح هنا عملي كسر, في ما مش عملي كسر في الار, الار, الار بي في عمل كمان في كسر خلاص عمل عمل دي عامل ليفر عمل ليفر سيل فيير عطا كده رين فيير كده اعمل ايه عامل سي عامل باينو ريبولس ودي اي سي وليفر سيل فيير ورين يعني كده معنى كده عمل ايه عمل مالتي اورجان فيير وسبتك شوك صح انا ساعه كانت معايا عشان معايا يعني انتوا خلي بالكم عمل الروت كل اورجانز كلها باظت كل اورجانز كلها البو اللي بيحصل ايه باوز كيس كله بقول عارفين عارفين بيحصل هنا ايه ان هنا البكتيريا بتضرب باللوكوسايتس او الحرب اللوكوساس او ارجانيز بتطلع مركبات قاتله زي بيركنك ان اللوكوسايتس والبروتوجلازم بيضربها الخلايا الذريه عارفين مين اللي هو اللي هو بيتضرر اكتر حاجه بالجسد كله الجسم كله بيتضرر يعني خلي بالكم هنا اللي هو السيبتيك شوك والماتورجال <سؤال> فيا قصدي كلها سبب سببه رياكشن رهيب الرئيب والحجم الرهيبه ده بين الاورجانيزم وبين البكتيريا عشان كده عارفين اول حاجه بعملها ايه اول حاجه بعملها بجد بحدي الموقف بهدي افصل بقى عن ده طب وهدي الموقف هدي ليه هدي الموقف في السيبك السيبك شوك اللي هدي الموقف والخان ده نعم هو الكورتيكوستيرويد عشان كده خلي بالكوا الكورتيكوستيرويد not an option ولكنها لازمه جدا جدا جدا, جدا في الموقف ده لان انا حارب بين اللي هو اللوكوسايتس والحرب بين الأورغانيز، الجسم بيضمّر به، فعشان هذا ما في حرب الأول، واقف في حرب زي بي اللي هي الكوتيكستورج. معشر الكوتيكسات في علاج نقدر نغيرها جدا فيها. تانية، أول حاجة مع هذه كده مايوماتليتيس، Apsis nerwowy, zapalenie zapalenia żołądka, zapalenie zapalenia komórki DIC, zapalenie zapalenia komórki, zapalenie komórki wodnej, zapalenie komórki wodnej, zapalenie komórki wodnej, zapalenie komórki wodnej, zapalenie komórki هذا كتر؟ وهذي بركم؟ نعم؟ لا مش بياج رح. بياج دا في تنتشر بعد كتر. يبقى أفس لكن هنا دي كبرش. كبرش واحدة مش خلص. إنما دي كبرش. مع هذا طيب في برضه ممكن في حاجة غريبة في اللانت. اللون جباه إذا لو ابزت يعني أنا بع في أنا شفت شوك والبزت كلها قصارت، بلما تكسر البزت كلها إيه يحصل اللون؟ ليه يجمع مية؟ فهم جمع مية, جمع مية؟, مية, مية, مية في هو اللون يحصل لكن هذا كترش فيرو حالين ببرين في, في الأصفاد اللي هو ترانسديشن زيادة برضو في ترانسديشن زيادة في الكلام في الأصف نفس كبار باء أضر ضد ديستريسندروم يعني معناه كان عندنا هنا في endometrites myometrites endometrites myometrites endometrites velvety metrites salvage of the ventricle of a بيلبيك، abscess jalais septic some of the bites was ماشي seen yaa bayt mashi baa دي i będę go aniła, mat, organic failure, or serf, this inflammatory response syndrome. z bądzemless دي اللي هو عباره عن الكونكتيف تيشو اللي هو على جدار اليوترس اللي هو جوه البرود ليجمنت بارامترز قالك معايا هي دي بقى نعمل ايه سي بي سي ماشي صح ليه لقى سي في مين لوكسيتون. ايه كمان عالية صح بروتين كالشرز من كالشر بلاك ممكن اخد البوجات تشارج صح ولا مش صح عافيه بقى لما اقارن بين بقارن بين البوجاينه والريكسام لو دي بشرنا هي اورجانيزم اكتر من ريكسام فعشان كده في جاست شرش هتبقى خدعه جدا دي خدعه جدا مليانه مليانه اورجانيزمس أحلى حاجة كده هو بلاد كلشر الاورجانيزم اللي بجد دخل في الدم فده اتش احسن طب سؤال تاني البلات كلشر أعمله مع الايكو ولا احسن ايه بيتو فيبر ليه عشان سبب الفيفر هي الستسينيا أورجيزم فيه؟ في الدم فأحسن وقت لكثرة ساعة ستسينيا اللي هو مع البيك اوف فيفر يبقى أنتم يا جماعة لكم أي عيالة بتسخن دموا خلي بقى بقى لجالة لازم مع البيك اوف فيفر وهي أحنا حاجة يدعون الأورجيزم بالزبط هو نفسه إيه؟ يعني مش بقى الكوكتيلات المغيدة في البجيلة لا الأورجيزم دخل الدم وعمل ست طيب ايه تاني غير اللي هو الكوس زي مثلا سي بي سي وزي الكرش ايه كمان ممكن تعمل؟ ممكن يعمل ساوند عشان دايجنوست عيل ميت صح ليس ابورشن او انكومبليت ابورشن حدنا احنا حلوه حلو برده زي فانكشن دي اي سي برافو عليك دي كلها موجوده صح كده طيب بعد كده انا ممكن نعمل ايه حاجه غريبه قوي ممكن إكس ري. إكس ري على اليوترس. هتلاقي في اليوترس لاقي هواء هواء في كانت في فممكن من X-ray على مين؟ على اليوترس لقى فيه الهوى دي هو بالفايسو طب طيب ممكن من X-ray على قد مني؟ على البلتونية لاقى فيه ايه الانالدفان؟ ليه؟ ليه الانالدفان؟ <تصفيق> هو الرحم خرم فالهوى اللي من داخل الفجاينة تلع على ايه على البطن؟ فخلي بالكواب من أسباب عندكم كي اللي هو في الجراحه هو بيرفوريتد فيسكاس زي كده بيرفوريتد يوتراس طب شباب ليه Investigation صبعًا نعمل Investigation عشان داخل عملية. بقى الكلام على البري اوبرت انفستيجشن طبعا نعمله بري يعني بقى ازاي خلي بالك مهمة جدا في الاجنبيشن لازم تعرف ايه في الاي سي صح يبقى هنا نخلي بالكم يا ديل في ميل لسه مش طالع نخش كده في ده بقى العينه بقى ايه اسلاك أو فيه أو محلين و... ده مع بعض ايه فيه. يلا في <تصفيق> في <تصفيق> يعني فهي يعني مثلا بدل 50 بقى سبقين. بقى على فعندي أسوالي حافظة النور مالغات فيه صح؟ طبعا؟ دي تبقى بيان النورة بكتير أعلى 16 ألف. 50 طبعاً. طب بصت يا جاتر بقى تلاقي عندي ازاي بقى؟ بص خط الأدات يتخفص عليك معاين؟ ثبتك أبورش شو ده هو ده ده اللي بتاعنا؟ ايه؟ وعايز واعمل وعلاج الكومبليكيشن <تصفيق> <و> <تصفيق> دي خط العلاج بتاعه ده يبقى خلي بالكم يا اولاد هنعمل كده سيبتك ابورشن هنعالج السيبس وعلاج الابورشن ومن اول لما بيستاشن عايز اجمع شوك تقريبا ده سيبتك شوك صح لان هنا ازاي تلاقي انا راح كده ايه نتخيل كده احنا رحنا في الاي سي شفنا عيانه عندها سيبتك ابورشن يلا هن هنفصل اول هي بتشتغل ازاي وايه العلاج اللي تاخدها وايه اللي تاخدها كان عندي كتاب. يلا يا جماعه هنروح لزق دي الرعاية. العين كان مستدا على ظهرها على ضهرها ليه بقى عشان جه طبعا هي ابس يبقى ايه زي ما اسمه يبقى اسمها فاولر وين. فاولر لازم كده, كده عشان يبقى تحت يبقى درينج ما تنامش على ضهرها ابدا لو عيانه عندها بريت بالمنظر ده. معها شباب عدنا إلا قاعدة. بتنامشي. نعم؟ اسمه فاولة. فاولة ربوزشة. خلاص؟ طيب بعدين هدي خاتف. فيها محليل وفيها ايه؟ وفيها اسلاحي تيدي. ده قولي بقى محليل زي ايه؟ عدين تيدي. أني هوديك سبع عشان سبتك بدا فيه لأ أني هوديك سامنة. طيب السؤال ده جدنا. ايه اللي انجل تكسل ديها في, في مختبئ السابسس زي زي كده ايه احد حاجة جرام بوستف احد حاجة جرام مين امم احسن حاجة ايه بريسل الكادمية كيفالس دلوقتي تعم ثالث جنرائش كيفالس فولنس طب جرام نجد كيفالس احسن دلوقتي توبرا مايسل ليه ليس اميره كانت اجيست <تصفيق> اديروبس مين اللي صح ده برضو انت مين ده دي احسن حاجه كليندا مايس كليندا مايس معايا ده دي دبر طب لو انت جاهد في الجري سيير خلي بقى من كله لكن احلى اكوردنج تو أحلى أكورد صح <تصفيق> <تصفيق> صح طيب يمينه بدي كده؟ ان هو اتنين بدي اياه كده اديروديكس نديها فليويتلي نرفع الضغط شويه اللي واقع دوت معايا دكاتره مش معايا طيب نديها كورتيكوسترويد لازم كورتيكوسترويد ودي شيء غريب جدا الكورتيكوسترويد دكاتره it is not an option ولكنها لازمه جدا دى يا جماعه هتصير العيانه تنقذها ليه بقى كورتيكوسترويد عندها سبتك ابورشن او عندها مش بس ذكرها، انت عارفين القصه كلها، فين القنبله اللي زرعت ربيها الوايد راسس، ودي إيه، ودي بكتيريا، معها شو؟ شو معها؟ ثم إن الوايد راسس إنك الله إنذركها لايزومس، تفكر لايزومس، تفكر لايزومس، يطلع منها ماي تونر، لايزو زوم، لايزو يعني واديتك إزاي؟ بزوم أكسين، وهاي ماي تونر، ثم فجرها على دين على البكتيريا، بس دي مش ره خطيرة جداً. ايه اللايزوز زي الو... إيه ما قلت بكتيريا حاطه الجسم لازم اوقف هذه اللايزوز وايت بلت سيلز ايدي شويه انا هاتي من بره الفاتوتوكسه تريعيش بس انت لما ما بظوش الجسم ما تبقاش دي الشمشون الاعداد المنتظم المعدل هو دي الواد بلت عليا وعلى اعدائي ده هو ادكاتره شعار الواد بلت مع السيبك انفكشن عليا وعلى اعدائي ايه اللي هيحصل بقى اللاص بقى ترى هنا اللايزوز قال لا اهدي بقى مين بيها دي اللايزوز التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع يعلى إذا كنت تكون أمين دي الجسم <سؤال> ما من بره أنت وقتك نقوم بحقك إيه ده بقى ما الدنيا معايا طيب يا كده في منها بقى على من ليه بلس و بلد فراشوري و أول دي عليك يوري ليه لي عشرين يا صح؟ أنا من الصحب. وكل شوية منها كمان غير البروترينج والسي بي بي طبعا. أخبرناها ده حليم. أخبرناها حليم. كل شوية أخبرناها هي الدم. هي الدم لأشفة ايه؟ تريدنا الفونكشون تيست. ليه بالفونكشون تيست. انفستيجيشن كل شوية. صح؟ أنا بصحة دهاتي. يبقى هنا عملنا هنا. هنا عملنا. عالجنا السيفس. صح؟ وعملنا ريسة استيشن. على فكرة. ساعة تب جدا. وبعد العين فودر خلاص كده في بنت اخذ ايزودكس وفيلاو عارفين يا جماعه حابه تطلع دي اي عارفين ان اكسبتس جيم دي بدي فريش بلاد دم جديد وفيه لوكوسايتس جديده وقويه وكده تقاوم الايه فممكن ادي انا قبضه فريش بلاد ممكن دي فريش فروزن بلازل. لو في مين فريش فروزن. لو دخل في في دي اي سي طب دخلت يلا بقى ده كده بقى, بقى الكاسه اللي جوه دي هنا في كاسه وفي هنا مصيبه هنا يلا بقى نشيلها نعمل اللي مين الابورشن صح ولا مش صح نعمل ازاي الابورشن زي الناس الابورشر ازاي حسب الترادستر كلام حلو قوي لو سكتت باي ماستر لو فيسترا ديستر بص يا كابتن بقى انا هنا مش دخل ابدا تحت ممنوع الكحت هم دي تش فوت. تش فوت مش معنى لو كحط بيترس ده بقمية هولامي لو دخلت بقالة حديد هتخرج حاجة تانية وانت بتكحط اوبن سايمس تفتح اللي بلد بسه تخشها ينتقشها الشخص لا. الحاجة الحاجه ليه فصل هولامي ده جدا والهيدميتر الهولامي جدا والبيتر الهولامي جدا بتاع الهيدميتر لما احط البيتر الهولامي هلاقي بعد مثلا ايه شهر شهرين ثلاثة بمتقوم تخاف من صدق أورشن فلا راح يقول له ملزق في بعض كله ملزم اسمه أشر مان البيزا لانشنه البيزة ليروف الدمترين مرة دانية ممنوع يا جماعة بكحت اشفت بس لو كحت بوكت تخضم لو كحت هتلزق لو كحت من سبريت ثلاث كلمات معاعدة جاكرا تخضم تلزق سبريت تخضم تخضم الروح ممكن. لازا راح في بعض لو انت عملت انجري ليه البيزر لاير وممكن تكتب تعمل انك اوبل ايه اوبل ساينسيس ليه طب ساعات كده ساعات ان عندنا يعني أوف صح ريد بي بس يعني ممكن ادات ادي البوريكس العيانه واليوترس كان كونتراكت للونفليت وقف طيب اللي مش سبولت تو كونتراكشن للبوركس حطيت على ساعتها افتحها اعمل اعمل استراتومي يبقى هيستراتومي ممكن ندخل الاستراتما ده كان لوثرس مش عارف يفضي اللي جواه نعمل هيستراتومي طيب ادات لو في انفكشن كونستريو سيفير انفكشن جوه في صحيح تبان جوه الرحم الرحم الرحي ده الفرك جامد قوي وفي جوه السليب الكاكش ده كولسترين هنعمل ايه هنشيل اليوترس اللي جواه نشيلها كلها اسمها استراكتمي ان توتو يعني ان توتو استراكتمي ان توتو يعني اليوترس باللي جواه الرحم باللي جواه مش توتو ان توتو توتو مع عدوده حتت اللي يقول توتو دي تبقى ايه خواجات شويه معايا التوتو دي خواجات شويه لا ماينفعش استراكتمي ان توتو معايا الدكاتره ايوه اخذت توتو هاهاها طيب ماشي اوكي يا شباب اوعى تريد سبات عليك اخر ايه الكمبيكيشن زي ايه الكمبيكيشن يلا دكاتره لو هنا الكمبيكيشن عمالك الاتي لو عندنا مفتاح بيردك اكس نعمل لها دكاتره يا اما افتح البطن وفضيها ترانس ايه بقى لبروتني يا اما افتح بستير فورنيكس وفضيها قلت دكاتره لو قدي هنا الفجاينه كده فده البستير اولد انتير اولد هنا فيه دوغلاس باوش هنا بستير خلاص يبقى هنا بستير افتح البجاينه كده كولبس كولبس افتح اطني posterior, jako Ja tam jest coś, co jest łowczy, miękle, że tam jest posterior przez i ثالث معاشر لو في سبتك لو سبتك أدي هابر خاص تي فيها في نصف لبوز فلزنا هابر شنفشر لبوز خلاص نهاية سبتك جماعة سبتك نعم لا لا اديني مره سنه دقيقه بالظبط عشان اخش على حديث ورشه اخر موضوع مهم عندنا النهارده كده يبقى احنا ان شاء الله حتى اي بي اي يعني لو حتى البي ام اس اللي هو بريماست دي سيندروم دي سيندروم شيء ليه بقى لان كده كده ممكن لكم كلام مع الاوامر الجايه كلام فارح جدا لانه سكت بس هي الحديثه ورشه اللي بعدين هنخلصها عشان اه لا لا اه لا لا اتساعد اه لا اتساعد اتقال الفريد يا الحضرات اه اه انا اتبوش قالهم بيتي باك ليه افتحي اه هلوكم على, بيجيش على السركلاج جير الـ... جير الـ انت بيجيش عالسير كراج غير الابورشن السنت ابريد يا بقى بقى شو بقى تنتقل ايه ابورشن يعني ابورشن خلاص إيش دينا مديد؟ أسألكم سؤال اسمه كده وجايبيني مش معه ايه؟ أنا حالف جرب بسيط كيف جربنا جتة إكلار النيروبس وكل طب إذا كده Symptoms of septic of septic generally كده بقى في اللي هو ايه فارسي الى حين ابد من قالك ساين تيرا تي ار ار تي الشارج موجود شارج موجود فرن ان موجود, موجود فايس فيس لي فيجنال يلا يا جماعه الاس بتاع الجسم غازا دكاتره بري وبحري تمام ايام من هنا ايه انو تويز ماي تويز تاني مثال باراميتريكس سالبن جايس بيج اوف جايس بيج برمايتس يا جماعه عليك علاج احنا بنقول الجرح علاج جنرايز بيرتنيكس جنرايز بيرتنيكس علاج كان اغنيه افتح اغسل درنا ايف. افتح اف ده علاج جنرايز بيرتنيكس جنرايز افتح ده في درنا وفي يبقى في جرح زينوا وفسترت ايه حته الفشره لينه يحط له فاسترت يعني عملت ايه في السلطة. درنق حط دريم. حط دريم. مع عاد كده. فهنا اللي علاج البرتنايتس افتح لبروتنا. اغسل طويلت. درنق دريم. افتح, افتح لبروتنا. اغسل طويلت. طيب برتناء الطويلت. اخسل البط طلع البص. بعد كده هنا درنق حط دريم واطلع شوف يا جماعة علاج البرتنايتس هي شاص دريم. ايه بريت نايت جاست دريجي شو بعد دي الجماية بريت نايت يجري لكم معي كده هول حد شاف ابقرات ابقرات ابقرات ابقرات كده هول كده شو عربية كده هول ووش وكده مقرمش كده كده وهفتان جدا ومعظم كده بلاني جدا من كدر العلم اللي كاملين اه كدر اه يعني طالب طب يعني يعني typical طالب طب اه طالب طب فوقست ايه دي كده آآ آآ من كنت ما كسيت كابوشه تشلها كده ايه ست كابوشه وبريتنايتس بقت بقى تعبانه قالوا لها في الجراحه اسمها فيشز هيبوكراطيكا فيشز هيبوكراتيكا دي عادات اللي هي عندها بريتنايتس تبقى تبلهها قوي ما جش لها زي شرائط الاكرات او العظم الطايش الاكرات في اعجله كده ايه كده كده سلايدز الاكرات واحد كده الاكرات كده كان عنده بريتنايتس فيشز هيبوكراطيكا في ده, ده في الجراحه مش في الناس جراحه الغاز بقى ده كانت في مين بقى؟ <تصفيق> الغاز بقى الغاز بقى الجيدار رحمه هيصر ايه؟ اندو، مي، بني، بار باكا غاز مين؟ سالبانجة أوفرائيب باكا بلد برسميتس بلدك أبسس جنرالي برسميتس سيبتك ثروفلاببايتس سيبتيني وبيينة مكسرة في أربسيز نماز في ال بيتلتس ويكوني فاكتورز دي اي سي لفا سيل فاليار، رينال فاليار مالتيو شوك بريس بدس بس هي سندروم ودس في النهاية مع هذا قلت لو كملت ممكن يصاب أشر من لو كملت ممكن يصاب ناق أشهر من الناس لو راح صلاح هناك حتناها يتوس من ممكن تبيه أشهر من هي السنين الinvestigation ذكرت يا رجل ما هي دي for اللي هو لقط اللي هو إيه صارت لكن بتيجي بلا كرشز وإيه كمان كرش وكرش طيب x ray و pre op investigations اوعى تنسى العلاج علاج اي سي يو علاج علاج الابورشن في الأبور. الأنتيوديكس. خلاص الجرام نيجاتيف مش هو هو ركلام دا مايسون جميل مع ست جنشكوبل خلاص انتي جاز سيره و انتي كلام و انتي كل الامبوتكس او كل كرشه سنسيرتي لما تطلعي النتائج <تصفيق> ممكن. لا ممكن تدوري تستيشن اوردر ممكن ممكن تدوري مع اوردر دي كل حاجه أوردر دي في اي ريسستيشن في الدنيا أوردر الاكسيوم والستور بلات بوليوم والبيوتامين تمام كده والإيمان التكوز ولي أسس كله فأبوش بس تاني اسمه بحبيتش وليه أبوش بعد نحديك لابرشة برشة برشة خمساين احنا نخاص نرد يا جماعة ازايزنا نخاص نرد اخذوه الشفر بثيرت حداش هو ماشي بس يا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 العينه دي كانت يعني عاده ان تسقط خلاص عندها دماغ دائما جاما ما ينفعش يا جماعة. مش حاجة اسمها ده كلام اه اه اسمها repeated. خلاص كده ايه الفرق بقى, من بقى؟, بقى عن 3 سكسسيف ابورتشنز صح على فكرة بعد ما انا من الناس دي انا اشرح عندي غير ثلاث مرات سقط عليك لا هو المرات. انا مرة تاني لا عن لكن هو يعني حسن كتاب يقول هو ثري or more successive abortions اما دي جاب رحلت الى recurrent فهو ثري or more not يعني abortions يعني مشتور ارقام سخيفة قوي ارقام سخيفة جدا جدا مختوبة عنكم الانسانس of abortions تعرفهم ارقامي اول ارقام كتاب كتاب كتاب الاسم اول رقم لا يرسل الابارش عشق المال اشتبه الرخم ده خاص. هو الأبورشن نزلها كم في المياه؟ 20 في المياه؟ ماشي لكاترة؟ هل فعلها لكاترة؟ الانزل في أبورشن اللي واحد قادت مرة اللي يجي لها أبورشن تاني هيزيد بقى يعني وجال أبورشن أول مرة الحمل التاني. دوكتوس كان يعني أنزل أبورشن كان بتاعتين. وجاء أعلى شار. 26 في المياه. بلما عشين 26 يعني ريكارس دوت دوت ده ريكارس في يبقى لو وانس لو جالي أول مرة دكتور أشكالها ممكن سقط كم في المية عشرين طب تاني حمله سقط مرة في 20 طب سقط مرة في الأبناء لسه نستحامي السقط بقى مراتي أبطء 32 في المية يبدي سريت مع بقى الناس في الكوميونتي كان يعني ما بين قوسين الكوميونتي يعني 20 هو في المية وأنا 3% لو الكوميونتي في 3 او أكتر أقل في معاد يخطر؟ الانتفاضة شو اشتراطات؟ مش اشتغلات؟ هي سقط هي احتمال سقط اول مرة عشرين في المية سقط مرة يبقى ستة في المية. آه المرات تقدر تجيب في المية. معاد يخطر إيش معي؟ الأرقام دي كلها العشرة كلها كبر مش مشكله طيب بس كذا ايه كوز أو فكده ما احنا قلنا قبل كده الابورشر معايا الكوست بتاع الكاترا كان في فيتا وكان في ميرن صح ولا مش صح والميرن جنرال خلاص معايا مش معايا كده طيب الفيسا بتريك ابورشر فيست ريمستر ابورشر اهم سبب ليه دكاتره هو الفيتا يا ليه جنرال يا ليه لوكال السيكوند ريمستر العكس يعني لوكا يليه general يليه فيتا يبقى خير فرسترانيستريك أبورشل الفيتا في أهم واحد يليه general يليه local يعني جنرال في النص هنا local وفي فيتا يعني لغاية هنا خلي بالكم إن الأعزابة ده هو قد يكون فيتا قد يكون جنرال. قد يكون إيه؟ الكوز. لكن لو بقى على الأعزاب الهبيتش أبورشل ساكت راميستر همسة هو اللوغة الكوز ده أهم الثيك سنترا ميست ده هنا ايه يبقى مره ثانيه الفيرستال بريتا بورشن في ثم جنرال سوما لوكا طب السيكنترا ميستر لوكال ثم جنرال يلا حد يفكرني يا جماعة اللوكل كوز كان زي ايه المشكل هو باتياس اوفس اهم سبب مين كمان هايبوبليزيا صح ايه قاعده هتبقى فيبرويت اشور مان. اريد صحه خلاص دي الاثنتين اول حاجه نبدا البترسوس الساس دوت مش هنقولنا قلنا قبل كده دوت اه فيسبوك ما سمعوش لو ممكن كلينكل بس مش كده يعني ممكن هنا في سيرفركس ايه مرتبط صعيد الصعيد ده ممكن صغير. هايو بس الساس ممكن بقى صغير ما استحملش اي بي بس هايبر بلس يدرس مع على بلوز غلوز بس هاي بلس ما بقاش من دكتور صبح بلوز بس ما تقولوش هايبوبلاستيك يوتراس دكتور صبح بلوز ما تقولوش هايبوبلاستيك بيتضايق جدا بتاع بيتضايق جدا خلاص عشان تلاحظوا انا شايفها فين في الكوز قبل كده حطاها هنا في الهابيتشوال ده جاي شايلها في الكوز هناك ليه ان هنا هو بيتضايق او ميبلاستيك وممكن في اللجنه يش يعني ممكن درجات حلوه جدا في اللجنه لكن لو حد قال له هايبوبلاستيك بترو بيتضايق جدا هايبوبلاستيك يوتراس بيعني وليس.. هو رأيه وليس أبوشه لكن حركة الأمر يعني بيعمل كده لكده ترصبش عبوث بصر إذا كده.. يبقى هيو براستيك إيوتاس مالفورميشنز زي سبتة سبتة آآ أو رف يعني رف يعني أرباف يعني كده كده عاشر اوكي طيب بصوا يا كاترين نبدأ اول حاجه محتاجين بس اس عارفين بقى باتل ده على فكرة انا كاتبه مينلي الاصغر كان هو ايه مينلي الاصغر لقينا ان كاترين الباتل صوص ده مش مكتوب في ثاني اسم عندنا ولكن على فكرة هو كاروتين الاصلي لكن كوره سيتل جدا, بسلسل جدا, بسلسل جدا. بسلسل جدا في الحاله سيتل جدا في الحاله نعم؟ ها اه باتل صوص فبقول لكم سيتل جدا سيتل جدا فين في البوره خلال بيجيش. بيجيش لكن خلالك كاريتم ميجيش ميجيش ركي لكن قورا مهم جدا جدا بس بك عن سيرفيكس يهي ضعيف ايه الأزاب بقى؟ الأزابة ده كثرة يهمة كونجيتة يم أقوى معين كونجيتة لمية أقوى الهولجيتة دي كونجيتة بقى؟ دوت في المية منه في المية منه, منه عشرة في المية منه صح؟ وتسينية منه صح؟ منه كل لو كلش ده بقى او المصل زاد عارفين جماعة جماعه ده شوية 9 شهور المصز ده اي مصز لازم تفتح تفتح بعد شويه اجيله وبعدين الناس تفتح فلو زاد المصل كولتنت في سيربكس ده أو وي كوليشن. وي كوليشن. او الكولاجين كان بول كولاجين عايزه زي مثلا اهلا دالوس مثلا الحاجات دي لو ويك او بول كولاجين او ايه موصل طيب مش أي ده ليكن فيها دكتوراه في ده كون جدار بس العين هنا exposed and لأول صنع في التاريخ مين كان أول إسم صنع في التاريخ كريستو داي إساي ده أول إسم صنع في التاريخ هذا لما فيهم بيخلي زعمي زي من زي عارف دي كروني اسمه ضايد إيسايا الستدرسيط تقش على أطوار أطوار ديكاثرة يعني درومة. يا درومة دي دي ترومة يا ترومة دي يا إما ديكاثرة أوبستاترك يا إما ترومة جايمة يا إما أوصيل ترومة يا إما جايمة كاليه ترومة زي إما كاليه ترومة بس يا جماعة لو احنا حاولنا نشد عاية ليه بفورس جفت تندوز شفورت أو شدان ما اسمها بريتش إكستراكشن بريتش إكستراكشن اي محاولة لورد العين بيفور فل سيرفيكال <تصفيق> دايتيش اي محاولة لازم الدنيا انها تاخد وقتها يعني اخواتها ايه يعني السيرفكس يفتح تماما وكذا كده عادي بي بيبل بي لو حنشط العايق ولسه لسه لسه كاتله تمام مقفول بعد من الايام هنا فشل <تصفيق> يعني ركبنا ان فورس على العايق شديناه ركبنا بنتوز شديناه ريتش اكستراكشن ولسه السيرفكس ما خدش حقه ان هو يوسع هتعور السيرفكس معاها ده جبعه وده الباتل السوس او لو قفينه ترون في السيربيكس وازيد ترونه ما تخادرش يبقى انتر بيرد ايه انتر بيرد سيربيكا ايه سيربيكا تيان حركة مشهور. دي دياتي مشهورة يتجابها دياتي والأسف كده كده من أسف ان في بعض كده نواب تقام خلاص بيعجلوها حركة يوحش وبعض بعض في ترونك بيعجلوها كده ايه بقى خلصة يومدخ صبعه كده في السيربيكس ويعمل حاجة شوكي للعيانة فعلا شوكي داخل في كده يقعد يعمل ماني والضايلة دي ديش عده مثلا إيه؟ خمس سنتي فهذه النقطة بوهر بريحتيكه قوي كده او استاذ دا في كده يقعد يوسع فيه هو بيوسع على بيوسع بس يعني ممكن يحصل فيه ضايق التيرز ممكن يحصل فيه بقى ضعيف جدا بجلس آآ آآ ده دي حت الدايات ده كده ده يبقى انا خدت سنتي وكنت قاعد بتلعب كده كنت تلعب بصباعها توسع تتوسع توسع ما توسعش بقى بس الباهل الديك بتبهل الجامك بس لاسص يعمل شيرز جامد جدا ده مو قياسه الكبدة فحركة دي يا جماعة اللي لاقص لكم نسوا اوعوا حد يعمل. كفاء وحرام على عيل حرام كمان عليك العيل قال لي الم رهيب الم رهيب بتوسع السربك ده طب نيجي كده جين كروس كاترو جاينه بقى جاينه مش انا خدنا قبل كده انا كاتره اول السيرفكس زي المحشي ما ايه اوت عامل حته اسمها ايه امبيتيشن صح او حته اسمها ايه كودرايزيشن او حالة تانية برضه ده كده فلو هنعمل دي ان سي دي ان سي دي ان سي نبصص كل بسلاسه بعنف وجد لما اسيب انا كاتره بدخل الدايركتور للسيرفكس عشان اقول له ايه يعني ربنا عقوب العقل واحده واحده دخل كده اسكش بقى على السيرفكس ما تخليش يفكش اوسع منه بقى او حتى ناس اكبر يدخله ال... السال ده يجي جيبه يحشروه فساله واسع ثاني قوم جميل بعديه حاضر فيه يعملوا ديلاتيشن السيرفكس ده بالديلاتيشن الراجل ده بيخلي ما أقطع. لازم نعمل السيرفكس لازم حرام الفيبي انا حتى لما جبت في الرحم ما خلت الرحم تلاقي الناس خدت رحم وكانت خد جسمه فارس الجسم يعني تلاقي زي واحد جسمه مش لا كل لا. ده ديشن ده هيومن ايش خليك في فاين خليك كده واحده واحده عليه على فكره العينين كمان سبحان الله بيحس الجسم بيحس فتلاقي في دكتور كان شغال وقال تلاقي يعني في مره مره ما بتقش انسان مهمتيجي وبعد ما يطلع مثلا ان ايه بسو فيتس كانت بتخوات حتى كنا تعبينا وحدنا قيصرية وقيصرية بيشتغل منك قيصرية وقيصرية دي صح عينا دي قيصرية دي زي أو زي الفل إيرت ولا ولا قطنا عملت حق زي الفل وأطلع تعبنا جدا ميتنا معاك انا نعومش تقصده ك تعبنا جدا المانيفليشن مهم واحدة واحدة عاد يشوف خير راحة خير كويس لما تستعجلش في في الشغل بتاعك ما قدبلك دكتور سبحان الله لا ايه كده فهو غلط دي تطلع منها كيس ثالثه مبسوط و رقم ناقش رحله واحده وهتشوف كلكم هي نفس المانوفرز نفس الخيوط نفس كل حاجه بس سبحان الله كده متفهمش لازم برضه في بقى ايه الميديش لازم يكون برضه واحده واحده ليه بقى كده على كلينيكال فيكتشر بقى ايه كده كلينيكال فيكتشر اوف باترسوس كلينيكال الديجنوستكس <تصفيق> بتاع البكتسوس لان المشكله ان البكتسوس ده كل اللوكل كله بيبقى اسيمبتوماتيك ما ان نعمله ريكورد اوف يعني حتى كل دي كل اللوكل كل دي كلها في الاول اسيمبتوماتيك ما بعد مرتين او او فخلي بالك البكتسوس ليه ليه هيستوري تلاقي العيالة كده مثلا ايه جاءت على الشهر مثلا السادس السادس السادس السادس تلاقي الحص كده عايالة لكي السادس ما تصدقى وفتح حصرا فيه وعالحظة السادس ده بيبقى دولة 2 ونص دي بيرفع اسمها الفاسمان الفاسمان دريس احسان كده ماما انتي عالي السادس مفتوح ورفع جدا مش حاسه دكتور أنا مش حاسه اي حاجه خاص وكده حش كده راقي فيه بسيطة حسب تقفش بز وضنك؟ دوكتر قفش, قفش بسيط جدا شوية جداً لكترى لا لا لا لازم ترتاح و لازم و لازم و لازم لا أول تقصد لغاية بب العيادة وشت ميّا ميّا غرقت رجليها والارض ميّا ربشة من بريد صدر ربشة من بريد بعد شوية للعين نازل صاحي بين رجلها يعني فولد من الأبرشات فيتس عين عايش نازل عايش ده أفاق وبيتحرك كده مش عمس أسف ولا تحرقوه ده مفيش حد يقدر يعيشه طبعا بإذن الله حاططها عندي مش تخاف فالقصه كانت تحصل ايه دكاتره التراك او اللي هو البيكتشر دي اللي هي عباره عن تلاقي سلم مفتوح ورفيع من غير الم ال بسيطة بسيطه جدا بعد شويه تلاقي ميه راحت نس... الناس نزل مع هذه المية العين نزل عين فريش ديد يعني لسه مايت حالا ونازل او ايه بالليفل غالبا ليفل هذه البيكتشر اللي هو السلك بتاع الواحد يطلع لوحده رياح يفتح لوحده ليه؟ يعني؟ ضعيف جدا، السيل الصغير بقى خلق عايزين ديكشن معاده جت اللي يحصل فيها ان السيل صعب ويفتح مع شويه مغص كلام فارغ بقى ميه تنزل عليها وعيل يدل صاحي صاحي وده اسع عيل بقى بقى, بقى كده جدا متقطع من جوه مش صاحي عينك معه قدامك عمال يحارب الموت مش عارف له اي حاجه بيموت لحظه خلاص قدامه مش معايا دكاتره واثنين طيب في حاجه ثانيه بقى تغث <تصفيق> بصوا في حاجه ثانيه بقى حلوه بقى قوي ايه بقى قصه بصوا الابورشن ان ديسينج باتر ده ديسينج زي ما انا قلت السلام انت في الدور الايه السابع مكان الدور ايه السادس مكان الدور الخامس صح فدي احنا كنا كلام كتب انت بتجيبوا كلام كتب بس عشان انا مش طولت يا جماعه دكاتره مش تلاقوا الديسينج باتر ولا انا مش بدرس قص لا باتل بس ليه مفيش تستندنج باتل ليه العاصه اقص مره فبيحفظوها تحمل المره الجايه ما تحاجيش مع السرير وده علاجات كذا وكذا وكذا كذا علاجات فممكن يبقى ايه الالام والراحه ما يخليوش الحمل ده ايه بالسند يغير الباترن بتاعه يعني خلي بقى تكتر عشان انا بتنام على السرير بقى بقى وترتاح الدستندنج ما ميبقاش واضح هو كلاسيكالي ان اديستند يبقى ثاني ثاني يعني بس يستحمل بس التاني اللي بعديه ده اخر اللي بعديه ده الخامس بعديه ده تبقى الرابع بس مش التالت مش التاني ده افيدي مش الاول الاول والتاني والتالت حتى الحمل لسه ما ملاش راحته عشان كده بص كده عنا دي في لحالات السكند ترانزيت شوية. هو شوي. اللغة تلت حالات السكان تراينستور، ولكن مدرجة 50% خمسة وعشرين مائة بس خمسة وعشرين مائة ايه أنفرستا بريستريك أربعة لان يا جماعة لسه الفرستا لسه ما الرحم. احنا حاطين صمت فرستا بريستر سوى اهم حاجة ثيجة. العين الواحدين ما ليش لسه وتخش ما مكانه في كل حجز خلاص؟ طب ليه ما كان صح؟ شخص مش قصص زي لكانتوا بتجلس على فكرة اهم حاجة ال history أهم حاجة أهم حاجة الهيستري. بس الأكبر ال investigations investigation في, هنا كتير قوي في investigation. هو Ultra -A, Ultra -A. Ultra في طول السلك. مين يوري طول السلك؟ طين. اثنين ونص إنش. 1 انش يعني 25 وعشرين. طول السلك إذا خدت اثنين يعني 1 انش يعني 25 وعشرين لو بقى أقصر يبقى حصل ايه فيه؟ فيزيك. <تصفيق> يبقى لو أقل من 25 وعشرين يبقى حصل في فيزيك. القوة بتاعه لو قصف فيست معايا لو قال من خمسة وعشرين ميجل بيعرفكم السؤال يا جاترة القطل بتبقى قديه أربع مليل كان أربع مليل كانت تهتسلس أربع مليل لا انا كنت معي هنصر غد عشرة مليل غد سنتي, سنتي مليل. طول السلفكس و... و... والكنان قديه طول السلفكس كان خمسة وعشرين لو قال احصل الفلسمنت دي يقصر؟ مكان كان تلاقوا مفروض كام 4 لان مالك لكنه ده 1 سم 10 مللي لو بقى اوسع من 10 مللي خلاص بقى كان ايه ان هي البي سيرفر يفتح بدا يوسع اللي هو اسمه الاكسباند يوسع وداريشن يفتح بس خلي بالك انت بتاعه وون مش كفايه ممكن بيلاقيها بس واحده واحده بتبقى كتير قوي لا ستاديس نورمال يصير وواسع لازم يعمل ايه كل شويه ثانيا وعلى فكره بيتر قوي ابقى جنب فيه السنورت اللي جنب السيربكس لازم طيب فيها بقبطه ترانس أبدومنا ولا عنا قد يجب رحل لك ترانس أبدومنا ولا ألسع في السيربكس ترانس باجان الارتراي ساوند ترانس باجان أشوف السيربكس قد إيه طوله قد إيه وأخده إيه قد إيه معايش باب فيه بعض ممكن يحصل هنا في دستلال عليكم على فكرة ممكن يحصل <سؤال> هيرونيشن حدوشنا مين ليه الفيتا <سؤال> الممبرينز الفيتا الممبرينز لما يريكم في إن شاء الله هي نشان في السلايز سي لا احنا سيدي برضي لا السيدي السيدي يا جماعه ما مش مشكله موجود عندي صباح هديكم سيدي ان شاء الله شلاز <تصفيق> بتاعتي بس والله الحين سليف على الكتاب يعني السليزني على كتاب كتاب كتاب نابغه وانا عندي سلايا بتاعتي لاي بتاعتي لاي الاسم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 ما فيه فيه ممكن لو ما حضرش دولة اتحاني جاي سواء اتحاني سواء التالي بطول للحاب يعملون. يعني انت الاخر خابس كده اسبوع كده عشر كيام يحضر الى هميدات. اه مين, مين يا جماعة عنده 8 سيشن. يام. اه. بقى كله منتزم. لحقك اه خلاص انا منامل دكتور, دكتور مش مشكله خمل. لا لا انا هحاول هحاول احسن قلت بقى اللي في بقى بقى إيه؟ في بقى عليك بقى عليك عندنا ال بس دي يا كلام اللي بقى بتدخل الـ كاستر دي آخره بلونة صح؟ بنحنا بقفل بوان ملي صلاين يعني فوليس كاستر كذا؟ صلاين؟ صلاين؟ لو من غير مكتر أو عاد هنا الصمت لما يجي صمت حل? وشدد رح معديها هوى يمع الجسر عطل من كامل؟ أكثر من صمت صح ولم الصحة أولا جبنا يا كترة إيجر دليت الرقم 8 يعني الرقم 8 يعني الرقم يعني, يعني, يعني قطره تمام؟ لما هيجر رقم 8 هجر رقم عشر عشر متر قطره لو دخلها قطارين بخش كده تام بمنتهى السهوله يبقى هي من 8 متر يعني دخل على 9 دخل 10 مل. فده بيشخص ليه الباسلس قص. هيجر داخل رقم 8 داخل هواء من غير ديسكامبو او شتي بول سكستر معاده دكاتره ليه بيعاد او نعمل ايه كمان نعمل هيستورال فيديو جرام لاقي كده استرب كده بقى السفر يبان كده في الهيستوجرام يبانها كده يبانها كده في ويست لا لا المنظر بقى كده المنظر بقى كده كده بدأ في ويست يا كده السيرفس هنا ايه اللي حصل بدا يوسع بقى في ويست دوس اوف ويست بينتمي حتى فانلنج بقى زي القمع قمع مش هو يبقى كده انا في الصوره كده بالمنظر ده لا هنا بقى هنا بقى فندق ما بقى عامل زي بقى عامل عليه عشان سادك من جوه بدأ بدا بقى على بره بس خلاص، يعني هيبقى كمان شويه الترس كله بقى ايه خلاص العي يقسمها فندق الحته البنجوجرام مفيش ويست او فيها ايه أي فيها فندق lots of waste of the struts بين او, أو, أو يعني كان بدا يوسع حتى ساعات من برد بيك بيبقى بص برد بيك ازاي عمل زي بؤ مين بؤ البربغان برود بي يعني جزدي ما نظره عمل دي بقى عمل ايه بؤ مسلس كده بق البربغان كان دي هو ايه طب بتاع ايه العاجة دا كثه ايه بدا ايه, إيه, إيه, إيه ممكن عليك في النون بريجننت وعليك في فيه البرجننت في النون بريجننت بقى غريب لأبو انه ممكن طبعاً انها طبعا ما تعملش ممكن أخيط ده. لو نخيط. نخيط. في فيه سربايك هتدى الخيار نعمل ايه لها ده كترة سربايك دوت هدي هنا كده بيترس كده ودينا السيربس كده بيع فيه تير كده بالموضى ده كده فهم عامل ايه؟ عامل فريشنين بالإتش شايل إتش فريشنج. كده أشيل حتة الميتة حتة الميتة أشيل دي كده خلاص خلاص كده وأشيل لها حتة تانية وهم خيط مع بعض أخرى اسمها تراكيلوراسي يعني تراكيل. تراكيل يعني سيرفكس ورافي يعني تصليح تراكيلورافي تراكيل يعني سيرفكس تراكيل بس ما تراكيلوس تروح عندهم لا لا بس بس سيرفكس تفضل ماشي تفضل ماشي بس ما سيرفكس ولا حاجه بس كده ادينا سيرفكس كده فهنا انا كتير هنا هعمل ايه هشحت من هنا وشحت من هنا وخاطر سيرفكس دي معدي وسيله كتير جوه سليمه يعني هنا ها هنا في كتير هنا ولكن هذا فوق موضوع من الممكن ان يكون هناك موضوع من الممكن ما يكون هناك موضوع من الممكن ان يكون هناك موضوع من الممكن ان يكون هناك موضوع من الممكن ان يكون هناك موضوع بقى الممكن ان يكون هناك موضوع من الممكن ان يكون هناك موضوع من من الممكن ان يكون هناك هناك موضوع من نيبا كده بقت على مين على السيركلش دكتور علي فريج هدي المحاضره كده كده سيركلش كده كده يعني خمس دقايق في المكان خمس دقايق تمام كده الفرقش مكان كده على انا من... لا ساعة كثير كده. هل هي هدف في كده طبعا فرست هو مين هو في ده كان عايزنا نسكيب من فرست تريمستر عشان يقوم اللي يسا في لو راح لو, لو في مش أو ده مش عايزه لو معاه خلي بالكم برضو بتحصل في أمريكا في الفرست الفرست في يعني فيري فيري ان هو نوت ابورشن تسقط في 2000 ترانس مش قلنا ده كده حاجة اسمها ويندو جاب شوية في ممكن يسقط خلاص فعشان كده ده وظيفته بس وظيفته لوكا لوكال جوز اكزيبيترس اس فانا عايز انا من النقل مش عايز ايه يبقى انا ضمن ان انا قفلت على عينه الفورم مش انا قفلت في عين مشكلة في عشان ابقى لها علاقه اللوكل اللي هو سكن ايه أبورشن. طيب يعني فيه الابورشن او اه في انفيشن ثانيه عندها فريق دي انا كانت اسئله فيها جدا فريق اللي هي ده بس دي حاجة غير مش شايف الانديكيشنز اللي قدامي والصفحه اه في انديكيشنز زي ايه دخلنا زي اللي احنا غير مالفورميشن يعني نيجي بقى في السته احب اقفل عليه السركلات. خلاص الهايبر بلاستيك يوزر احب تقفل عليه يعني المانجمنت بتاعي في كل المالفورميشن بتاع الوترس اثناء البريجننس ما عندش حل غير السيركليشن كل المالفورميشن اوف ذا يوتراس اثناء ما عندش غير السيركليشن يعني لو باي نوي حاف عليه لو هاي اي حاجه طب ايه كمان ادديكيشنز اي اذا كتره هاير يعني ايه يعني تريبلت يعني كوادريبلت التوينز على كلام انا من الناس بحب شرط في التوينز لكن في غير الحاجه ايه سيركلاش في التوينز عشان التوينز بيعمل اوفر ديستشن اوف ديتكس بنقفل من تحت التوينز فيها كلام لكن تريبلتس لا ده فور شور سكريج الكوادريبليتس لا فور شوستريشن لما في 3 4 عيال نعمل سيركليشن فيبقى ايه بس غير دي من تونس. الحاجه اللي بعديها خدناها مرة في, في السيرفيكال بريجننس فاكرين السيرفيكال بريجننس عن عن اكتابيك بريجننس في السيرفكس يعني دي كده خلاص وقع فينا اكتاك بالشكل اللي دوت ومحد جوه هنا كده عليه من بره صح ولا صح فهي انا خلي بالكم في عشان بيه بيحط لنا الدايليت وقم اقفل عليه مش كنا بنقلب ريدنج اللاست سيرفكس مش قلنا يا جماعه السيرفايت بريكنسي اللي بينتهي بالامر الى استركتومي بيشيل العاج بتاع الساك دي ومكانها بينزف نعمل ايه قلت محمد يحيى وانا بحب ايه قوي نحط هنا كده حجره دايريكشن واقفل عليها بره من ايه بالسيركلاش معايا ده كده احس ان انا روبوت من بره ومن جوه حديد نعمل كنتش الحاجه الثانيه في السكلاش في بلاسيتا بريوريا غريبه دي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي غريبة جدا لكن كتير الناس اللي هو, إيه اللي هو طب وبلسنتة ما بتطورش هو الورسج بتدخل ما ما بين البلاسنتة و سيجن طب اسمع ليهبر ايه اللي بيحصل السيرفكس بيفتح لما انت احس سيرفكس وبلسنتة فوق على طول برضه بينزل ما بين السيرفكس ومن مين من البلاسنتة فبنعمل عشان نعمل السيرفكس او يفتح وبالتالي مش احس مش احس يعني بتحرك من بيطلع دكتور <سؤال> <سؤال> لا دا دا عدد عدد حدا بليدين جيم. بليدين جيم. دي عداد ميه مهما كيف خيبان لكن انا مش جديد بتفتح لكن ده كلام بس بس بقيه بس. الناس كلها تقولش تقولش كلمه ما بس بريد يعني هذا الانديكيشن ده عليه فريق طب بس في ادي الراجل هندي كان في الهند عملي بقى عملي حاجه غريبه جدي. اسمه جدا اسمه الشدقات الراجل كده كان دكتور وكان كان فيه في بتاعه معاه الاكل الهندي في في جدا الاختراعات اختراع جدا عمل بقى قال لك وشي معجيني في في لا رجل, رجل ما قليل يعني التقلب الداخل عمل بقى؟ بحاجة كده قال لك انا عايز فوق قوي ادي ادي كده ادي ده كده قال لك ان هنا انا المشكلة حاجة مفروض هي قوية الانتال قصاشتك هيطلع فوق خالص اطلع فوق عند الانتال قصهم رابط رابط السلك ده طيب هيعمل ايه بقى المشكله عندنا ان الباجينا الباجينا ده كده مش عارف ينفذ منها صح ولا مش صح طب ده ده راجل هينز هل ممكن تبقى نقطه فاجئه لا طبعا يعرف الباجينا يفتح البشره وفتح البشره خالص ينط على فوق مفيش خيوط هيعمل ايه بقى راجل هينز يا جماعه يعني يعني يعمل كل حاجه زي كانت هم الهندية يموت ويصحى تاني وتاني أب زهر زهر إيه زهر في كل ايه في ظاهر ظهر مره الوتوبش يعني وده الاب ظهر والام ظهرت والجد كله هناخده في اخر الفيلم فيعني الناس اللي دي مفيش حاجه فقال خط منين كده نسيل فشلات ياخد من عينها كده نسيل ايه فشلات وراح عايز بيه رح عمل نفس ابره على اسم شذكار اه والله عامل شذكار جديد يا جماعة حاجة اختراع عمل هدخلكم انا ان شاء الله. ابرأ ادي كده. كبيرة اوي كده. ابرأ كده. وهنا خدأ كده. وهنا في هنا الاغني متاحة كده. يوم داخل فيها ايه اللي هو اللي, اللي, اللي سيلت الفاشة راسة. خد فاشة راسة ويخلط السن. ازاي؟ يعمل كده. راح دخل. اه. دخل هنا كده ولف كده. عميه البرس سترينج? البرس سترينج زي مين? عشان كده كده مثلا ايه؟ الجنيه داخل. لما بدا كده في صره صره تقوم بقى كده ايه مقفل الصره معاده كده الصره الصره بالدريمير يبقى ايه تلاقي كده الخيط كده ده كاتم ايه يقوم مقرد على الصره كده وربطها صح ما تعرفهاش اللي هي بس زي دهص فلما هو يجي يربط هنا وهنا تقوم ديك قفشه على مين قفشه على الكمال فياخد كده هنا غرز كده خلاص وقفل ايه قفل اللي الصره بعد كده فجينا جاينا طالع ايه مشاكل شكل دي اسمها اوريجينال عمل عملي خدني سيف فاشلاته ودره فوق عندي ليفل اوف وخد بس ترينج سوتش. خد ايه مشاكله بقى اول شلقه بتاعه لما الفشلاته زي الحديد إيه هنا جنبي هنا لدر في كل ما انا بلف فيه شويه فيها مين الحمام فاضي مش مهم هذا بسيط جدا ركز كل عامل ايه فريكوانسي يبقى اول مشكلة عندنا دكاتره هي روتيشن اوف مين في كل ما من شويه ثم ده ايه ثم تقوم ثم مع ورا معايا كده انا على كل ما كمان تحس بشوك ده ده كل شوية فعندها فريكوانسي اوف ديكريشن المشكله الثانيه اللي كاتبه ان فايبرس تيشو الفشلاته فايبرس تيشو يوم جاي مع فايبرس تيشو هيحصل بعد شوية على السيرفكس وتختفي وتدفن الفشلاته جوه فايبرس تيشو اللي حوالين من العمليه ايه بقى لو عدت شغله مره ثانيه الفشلاته دي خالص يعني معنى كده ان انت مش اشيله مره ثانيه هذه بتمنه بتحب السقط ساق ضيق هيست رخ بي هيست رخ اللي هو السقط دي قيصرية بس لديه السقط هنا سقط قيصرية بس للسقط لو تحب تقول يا كانت بايه مشاكل مشاكل جدا لمشردكار ان اله العادي ويل دليفرد باي سيزيريكشن باي ده طبعا ده حسابات فيها فشلات كده وبتغز كشافه في, في البلدر فروحنا على كافه قلنا لمشردكار جاده حلوه قوي بس الدكتور عايز شويه تعديل تعديل بسيط زي اوعى ذكرى بنينا حاجه اسمها فشلاتي بنعملها خيط جميله حاجه اسمها دكرون حاجه اسمها مرسيلين نايلون تلاقيه عندكم اللي جابها اللي عندكم فين في ال الشبكه في شرط المش ما ايه ده ايه المقر الدكرون والمرسيلين دي ونايلون دي بصوا انا كاتره بقى فاجي بقى نايلون دي نايلون او دكرون او مرسيلين بدل مين؟, مين الفشلاتك؟ معاها دي جاترة؟ طب بص بقى دي جاترة ايه؟ نفس حوضة بالزبط. نبتح مين بتاع البجاية؟ نبتح مين البجاية؟ ولو قد بي بقى بصة دي جاترة هنعمل حركة روشة جدا. هنعمل ايه؟ الخطة الورا. بص ازاي؟ بص كده بخطة الورا ازاي؟ اهو بص حركة دي؟ هناخد هنا كده بحيث ايه؟ بحيث ان النط لفين في البوتير فورنيكس يعني فورنيكس شالوه في فورنيكس دي لما نطر قدام اجيبها ورا الاله ورا يعني ناخد ورده كده بس ناخد ورده كده كده كده كده لا مش كده تعملها ازاي امال عامل زي كده فاتت ازاي هاخش دي كده واطلع كده بقى كده اجيب الابره من هنا اضمنا هنا واخش كده وكده واطلع كده يعني ابدا هنا من اول اخش كده من قدام اخش كده خلاص باجي دي يعني افصل ابرا من هنا واضطمع هنا. واخف على دي كده. كده. كده. واقف العودة. ورا. حلوة هنا ما بقاش ناحية مين. ناحية البادر. ما بقامش مين. حاجة تانية حلوة اللي بقى النات. بقى سبب انا اننا اوصها. فهذه في مين باي فاجينا رود. ودليبر باي فاجينا. دي انا عملنا حاجتين. ايه الحاجتين. قلبنا ده النط الحاجه الثانيه ما بقتش نقط قدامها بلفر فما بقتش عامله فريكوانسي اوف نيكتريشن يبقى دي استراتيجيه اسمها موديفاي تشوديكور غير اوريجينال اوريجنال كانت مشكله كبيره فريكوانسي والولاده قيصريه انما دكاتره الموديفاي الميزه بتاعتها ان العين ما بقاش عندها فريكوانسي قلبنا الغردل وار الحاجه التالت الشام ممكن نشرب بعد كده الولاده العانه ايه تولد عيانه فاجينالي خلاص فاهم يا جماعه اوريجينال شوكوري جي ربنا للبداية في استراليا تقام كده صاحي من حالك اسمها ايه اسمه مادانا قمت اسرالي مادانا بس غره كده المادانات راحعمل ايه عمل حركة ليوش قمت بص مش كده انا عندي هنا مين عندي نهوت اليوترس كده كده بص اسمه ايه ده كترة؟ ده اسم برش بجايداني هاخيطه هعمل نفس حركة كده. كده كده خش كده كده كده بس ترينج في في البوش وزاينه بس وجدت توقين لحد دي تقريبا, تقريبا الاثنين ليهم نفس السكسس في الميل طب ما حيك والله الثاني وابع اللي هما اللي هم, هم ايه كلهم بس لو حد حابب يلحقنا شويه او لو في تير عايز على فلي شويه اعلى في التانبي اعمل شو دكوري يعني احنا ادي اتفقنا العادي لأنا بع مكدونالد لكن في تير شوية أطلع فين شوية بعمل شو ذكر شركات عندي مين عند الانترنال internal cost المكدونالد فين في ال برشو باجي يا مكدونالد برشو جينالس شو عند مين عند الانترنال internal cost يعني هو شوي ساعات في دقة لقطة المكدونالد وشو ذكر يحصلون ربيت failures ربيت failures أو النت فرنس أقطع تهربت من كونتريين سيركليش أو النت فرنس بقصايا قوي او very مثل ضايا يصير السرب ستيرول يعني ممكن يا أن لو هنا حفظ ضايا إصالة او السترول أو او اكسوصية أو السرب اسمكسة أو لو هذين السركشلة واضح حاجة حاجة تانية هات تحلى أمروتهم وهو من بط رابط عند الإزمس نفس حركة عند الاسمس يعني لاخرها مصر مين الدكتور ست ماهر مهران أصلاح مهر مهران مش ماهر عمران صار عندنا, عندنا هو ابن أخو أصلاح عمران ابن موجود بعد الخمس، ضج الخبير بعد الخمس. دكتور اللي هو كان وزير الصحة والسكان اللي هو دخل ألترا ساوند مصر. تمام؟ دخل. نعم. كان يجزر خير مصر كان سرعة الصبحية كان يدي سرعة الصبحية. دكتور ميال المهران بقى كان هو بيعمل ايه؟ بخش على الاسمس. ولا على على الاسمس. لو كان السابق ضعيف جدا او قصير جدا او الفاجانزا كلاش فيلد قبل كده في ليك سيركس بالداي اي سيسيفترول لكن خلي بالكوا من الابدومينال الابدومينال ده إذا كاتب هتفك ازاي لازم احنا بنرضع يبقى اثناء ابورشن استراتومي اما اشيله او اسثاسي أو أو يعني تلاقي في كتب لا بنشيله فالريست ده كفايه تشيله مع كل ما نيجي نسقطها نشيله مع وجع الشرمه بقى بعملها فتح بطن تاني اعملوا مره ثانيه فيذا في كته كان بياكل كذا ممكن تسيبه على طول وممكن تشيله مع كل حاجه تركبه مره ثانيه الحاله اللي بعد خطوه ثانيه خالص طب قبل ما اعملها حاجه بص انا بعمل وهي حاجة. فهي بقى نفتح كده انت حسبتني امي ايه اللي هو سترجل البيلي لا لا لا لا لا كل ما معايا ده كان كلامه ده في في عمل كده جابك كده كده بص كده خط كده وخط كده وخط كده ده مين ده مين هين. ده مين؟ تروس <تصفيق> <ودا> عبدو مين؟ <تصفيق> مين؟ ماكدونالدز اللي فوق خالص تروس عبدو ده ده خالص اللي في الكرش مش ده مين؟ ماكدونالدز اللي في النص مين؟ شذكار خلاص فهمت ده جماعه امتى تعمله ازاي تعمله طب إمتى تشيله يعني اسبوع اسبوعين قبل ايه؟ اسبوع اسبوعين قبل اكسبكتد اوف ديليفري مع فيت ماتوريتي معايا يا شباب طيب ايه البوستير اوبكتيف كير عنه عامل زي بالظبط زي زي الدسترد ابرشر تييكال ما دا عندنا في ستريم ابرشر هنا بوستير كير رايح دماغ زي زي أبوش. يعني دي ريجسترو الفل مودكس بيدريست او ودي بس انتي, أنتي طب يا شباب ايه الكوميونيكيشن اوف بقى. سيركيليشن يا جماعه فكرت ممكن افحص الدب او انا ادب ممكن اعمل ايج للدب ممكن اعمل ايج للاستركس صح انجير يوترس او اي ارت جنبيه الجنبيه صح ولا صح ممكن اخش الابريت ولا ايه كده دش ميهز عليه ميه ده دخلت ايه ابشر من البريت صح ولا صح تمام خلاص مشت البريت مع السبلش نعمل ايه لا شي سيركليت ستوب يبقى إيه تجبرشف الممبرين، تشيل و استم يعني تشيل تشيل سركلاش؟ وعالفكرة فيه هنا حاجة اسمها عليها يبقى طب إيه و لو بقى انفكشن يعني وفيه بقى كوري شيل و يبقى شيل ويندي شيل ويني يعني شيل ويني خلاله <ترمنيشن> يبقى يخلي بكه بكه في السير ده يبقى لو فنشح من بس بسي شيل وستنى. لو فنشح من شيل ويني شيل ويني ما من من مع ما, مع ممكن ما طب لا لا ما فيش بريك اوت وبتقع تاني بريك انت لسه من شويه انت نعمل او ايه بس مش الموديفايت. يبقى نعمل سيدران. بعد السركلينش. ترانس أبدومن. نعمل لا انت مش الوريجنال الاوريجنال خلاص هو اختفى خلاص الدفنس انا بقولها الدفنس عشان لو سقطها او تولدها عشان صدق بس بعد الاوريجنال شريكار او بعد ترانس او لو في اي اسيتد انديكيشن اي انديكيشن فورس يعني مثلا مع يا جماعه ده عندنا اعمل لها بيستنس يبقى كده بقى لوكال هورمز بقى ادى لوكال هورمز جير يلا يا جماعه نذاكر مع بعض ايه عندكم من اول حاجه ايه هايبر بلاستيك يوتراس صح طب هذا السيتوس يعمل ايه بقى قالها بص انا كاتب هايبر بلاستيك يوتراس يعني صغير فلو هي مش حامل هتاخد هرمون تكبر رحم شويه مش في, في, في سي هرمونات كتير فلو واحده اللي لو واحده ده مش حامل وبعدين تصغير اديه هرمونز يكبر الرحم اما لو حامل ما عنديش حاجه غير مين سيركلاش يا جماعه السيركلاش علاج كل اللوكل كوزس اثناء الحمل كلها كلها كلها ما عدا مين ما عدا الرحم المقلوب ما عدا الار دي يبقى خلي بالكم السيركلاش هو علاج كل اللوكل كوزس استثناء عدا الرحم المقلوب على الار طب يا دكاتره لو لو يعني سته او بايكون يوجد نعمل ايه اسمها الرحم طب لو ما اللي محصلها على يعني بخاف او سبتين أشر من بعملها لها عندي رحم شاء الله باقي الحال ده بتحمل عمليه سكرشن لو في مرة او اتنين هعملك عمليه ان انا اعمل ايه اشد سته او اعمل يونيفيكيشن يعني يونيفيكيشن اخلي دي الكورنر راح واحد ناخدها دي شاء الله في المالفورميشنز للبريوش اخلي الرحمين راح واحد او اشيل سته لكن خلي بالك انت ما تستعجلش ابدا فيهم ان هو اشرمال سيندروم اللي هو اشرمال طيب ايه اللي بعديها عندكم فايبروي ما نعمل ايه في برودس اثناء الحمل طب لو مش حامل نعملها ايه بايومتري صح ولا مش صح طيب نيجي بقى كده على الاشر مان اثناء الحمد نعملها اثناء الحمل ترقيم بتيل برينسس اشيل اشيل ايه? الادشنز صح ولا مش صح يا دكاتره صح يبقى ممكن ممكن اعيد اي جي شوية ممكن اكمل في الهنداس ومجسس تاكيه لا ممكن, ممكن يكمل ممكن كل عشر ملي يعني علي بنت ممكن يكمل بص على الشرا تعالوا كتره على مع ليه اربع احتمالات أربع احتمالات جدع خي سعيدي بالصعيد الارض هي في يطرثك معايا كده يا جدع تبيع في ياما يا إما يا سعيدي يا إما الصعيد أعذبها إيه في بقى هي بقى قصة بمشي بقى زي حاجه حلقة الرحم الجدع رحم جدع يوم كده راح يكبر يوم مثلك نفسه بالسكرة يطلع في الأبدمن تلعى في الأبدمن خفر ما بقاش في قربة بقى خلاص اخذ في الأبدمن. هيكبر بعد كده وانو وصل لبين لي ليه الداخل يبقى اول حيقة ده كده الرحم الجدعة الجدعة ده هو مثلك نفس يخلص مين يخص بالسكرة يطلع في الأبدمن ويكمل بقى يكبر عادي ثاني رحم رحم خايم يقول اللي بقى خايم ازاي؟ لا قدام الحيطه عامله امشي كمل يا عم ده قدام الحيطه ابورشن سقط خلاص ده ابورشن معاك انت ابورشن امتة؟ ليه فيكس تايم ليجيس عند 14 الى 16 اسبوع 16 عشان مفوت ده بعد 14 اسبوع يكون داخل في البطن بعد 14 يكون داخل في البطن يعني هو عند 12 اسبوع بقى عند فيه في البلنس 13-14 في البطر فهو مش يكبر. خلاص 14 عالة بلبس كله عايز يكبر عايز يكبر عايز يكبر عايز لا هنا هنا سد راح نزل فعند 14 16 سعيد سعيد ده عمل حلف الطلاق ما حيازي على علاقة التلاجة سعيد قالوا حط ضجة في كلمة مفيده فقال بقالك كده في ايه قصة هنا ده كفايه هنا ايه السيد قالك علاقات منين مالا من الناس العيل ده معاش بقى فقالك اقعد يعمل اقعد في الطريق قالك بص انا حقص يا سيدي بقى يا جماعه مفيش حاجه ورخصه حتى لو كان عيل برضو السيد سيدي من يوم فلاق يكبر ادري في قدامي يا هندسه رخصه في قدامي انا يرخصه معايا ده اهو عندنا شويه ايه قصة بقى ودي سكيزيا ودي سبارونيا ودي بي اثيوريا ودي اسمه محبوس محبوس محبوس يكبر ده مش هكمل فضل مش هكمل فضل لازم احنا نعمله عملية ضلع وفالبطن يهمها نزل ببينا الاسرائيلي يعمل بقى الاسرائيلي خبيث خباسة الاسرائيلي قال لك طب انا واجع نفس ما واجع نفس ماغلين طب انا انا عندي الدنيا هنا هو دي مسدودة لكن عندي انا دنيا هنا في ايه فينا خرن يبرا فينا هوا يعمل بقى الاسرائيلي يدبر على حساب الانتيرون اكده مع ده كده كده ايه انا اسرائيل بقى ايه دقيت مصر بقى ناحيتها ايه كده اه جيش قوي وكويس انت مش حقي اسرائيل ناحيه, السو... ناحية بير لبنان سوريا شوية في اسرائيل لقت ايه ورا هنا ده مجال هنا حاجه صعبه قوي حيطه قصده خلاص قالك انتم قصده نفكر عقبال يا جماعه البالونه ونعمل منها عفيه عقبال زؤئه هي برضه في الرحم زؤئه بس مشكلة كل ما الرحم يكبر, يكبر, يكبر ايه اللي بيحصل في الرحم يرفع صح والشيء كله بيطبق في النهايه هاترشر ده اللي قال كده ده كده رابتشر ده اسمه انتيريون يعني الانتيرول ساكيوليشن عامله زي الزبقه ساكيولا انتيريو الانتيرول ساكيوليشن ايه اللي حصل هنا بصي ولا دكاتره هنا في حيطه في فيكبر على حساب الانتيرول يعني الزوجيه في الانتيرول يحترش بعد شويه يحصل رابتشر خلاص ده الRF ايه بقى ايه نحاول اصلحه مدخله في الباط ما عرفناش صفى ما جاش صفى نعمل بقى كده عملية اسمها بينترو سسبنشن هاخدها ان شاء الله اني اخلي البحر ده الجديد اللي بدل ما هو مايل مايل لو بينترو ونخلي واخد تفاصيل ان شاء الله بتاع الRF في درس الRF خدنا كده معلومات عنه بسيطة لكن عليه هو بينترو سسبنشن يعني ايه قدامي تعال قدام. بقى هتنج عامل ايه بلايكيشن للراوندج البنترو سسبنشن بقى بلايكيشن بكشكش الراوند لما كشكش راوند في ايه في دي عندك بقى كده كده هحضر الجدول ده خلاص احنا كده خلاصنا الابوش الحمد لله الجدول ده عباره عن ايه عباره عن الجينال بوس لو عملتي فيكتور ديكسيشن بصي كده كده لو عملتي ايه يعني ايه فيكتور ديكسيشن في ناس كانوا حاجه حاجه ضايعه حاجه ازاي يوم خاطير راح يندور ولا احنا عايزين نديك خليج قدام يوم خاطير راح يندور عشان يبقى قدام فيه الرئتس شمس في بعدين الراحه ما بيجي يكبر بعد كده يلاقينا حالي سد يكبر على وضع يحسننا بوستير سكريش بوستير يعمل برضه هنا ايه ربشر يفرس برضه البنت الفيكسيشن البنت والسبنشن بس هو التسعه اللي نحاول نطلعه لو طلعناه في البطن بس كده خالص كده جدا جدا جدا مش أي غلط كل أضرار الجنرال وقنا طبعا فش حاجة يعني بعروها فش أي حاجة خالص يعني مثلا ضابيتس أنا دوت ضابيتس بروشسترون إنتي لكن مثلا لوتس صح مهم جدا موضوع مهم جدا ذكرته الان بس في اللي عباره عن ايه ده الموضوع ده كان درس الدكتوراه تمام كده في بتديهم كده اللي هو ايه اللي هو كان علاج باسرائيل قبل ساعتين كان اكتشفوه دول في الصعيد ايه بقى القصه بقى ايه قصه الانفسوله دي عشان لابو الحزين الانتي باطل جيبوا كده قلب حيوانات مع ايه يخدمونها كارديو ليبت كارديو ليبت كارديو ليبت كارديو يعني قلب و اللي بيجيبوا مسلا حيوان مجبوح ولا حاجة كاتل ولا مياسة ولا اي حاجة جيبوا قلبها منها بروتينز فهمكي سيعملوها في المعمل هي ايه؟ الانتي وده اسمه انتي كارديو ليبت وده اسمه لو بس وده ليسموما دبل ميسمو هو الفكره لقوه في اول عيانه كان اسمه لكن اكشوالي ده ممكن ما يكونش مع دابسي فيلوس ما عندوش ستميكيلز الحاجه الثانيه هو اسمه انتيكو في المعمل انتيكو في الجسم بماكو اجل الاش هو اجلش مع ان بيضرب بيه بيضرب الانتي فرومبين 3 يعني بيضرب الفوسفوليبيد وبيضرب اندوترومين لما يضربوا الفوسف بتاعه السيلز يحصل احنا قلنا قبل كده حصل هنا إيه؟ في ناس صح ما خدوش الفوسفوليبيد اللي هو برين ده بيقلل البازو دايلاتييف بروستاجلاندينز والبلاكتس فيها باسطوكتيف فلما ده يضرب ده ياخد ابر هاند ده ولما ده يا يبقى هو أهم حاجات كرياتيرية لهذا الديزيز هو البريكلانسيا والستروبوز. العين البريكلانسيا والستروبوز والبلاسنتا السفجنس يطلع عامل ازاي العين من السفجنس أي أو البلاسنتا بسات مضروبة والبريكلانسيا يطلع من أي جو. مقصود إن في تنين في صح؟ فهل صح؟ إل كرياتيرية بقى أو ديزيز ايه كرياتيرية. بتعالج هذا المرض اللي فيها انتي بودس اجينست فوسفوليبيدز سيل برين فوسفوليبيدز بتتشرف بالكم ب 1 سيرولوجيكال كرايتيريا و 1 كلينيكال يعني لازم كان انا فرسلتي عشان دي انت فوسفوليبيد لازم واحد عندها ايه لوب اف فوسفوليبيد لوبس واحد من ده لا يا اما عندكم بقى فيها الكلينيكال كرايتيريا ايه بقى الكلينيكال كرايتيريا بقى كليكا لانメリカ كان فيه 3 فيتال لوسس فيتال لوسس اقل من 10 اسابيع بس نورمال جينيتك اند اندوكراينال factors يعني ده ابورشن باول 10 اسابيع بس عايش جينيتك هي نورمال كويس واندوكراينال مفيش اي مشكله فيش هنا يبقى 3 ابورشنز اري او واحد ابورشن late بس عايش كويس أو دكاترة بريتر واحد بريتر ثالثة نقصانسي أو برينسية تسبب ارتفاع ضغط. يبقى خلي بالكم اللي هو الكلينيكال كريترية ايه بوشين إيرن أو واحد بوشين لين بس عشان ولا الدقايق أو واحد بريتر دام عشان ثالثة بريكلنسيا أو ما خلي بالكم اللودوز أسمبل اللودوز أسمبل بقى, بقى, بقى كام دلوقتي بي 81 مللي جرام بدل 75 ما ممكن كمان زانلودوس اسبرين هبرين صح ولا كليكسان تا دي 40 مللي جرام دي مللي جرام ديلي عادي بدل الكليكسان اللي هو والهيماتوماس تكتب في كليكسان اللوبي طلعت يا باشا غالي شويه ان شاء الله غالي كراس الناس لو بي كان افضل معايا دغدغه <تصفيق> الكورتيزون سترايد نوت يوزد اني مور ترش ده بلاش تستخدم الكورتيكوسترويد نصيح نصيحه لكم يا جماعه صدقوني ساعه ليك مهمه قوي هو تدي لبرير مع كورتيزون اوعى بيسبب دكتيبرال فراكتشرز الكورتيزون سترايد بوز البون والهيبرن بوز البون لو الاثنين مع بعض خلاص يا جماعه انفضلوه اللي لكم دكتور ده من حافظ على عينته او حدد له هيبارين مع كورتيزون حرام هيحصلت فيه فيبرال فراكشر ريزيدنت دي ريزيدنت يوني جلوبولينز ريزنتلي اميون جلوبولينز وممكن الصحة؟ على شكل طبعا كرام كمان الكومبليكيشنز اوف ابورشن اضافه من عندي مش فتادي يعني هي اضافه عندي ايه الانفكشن وار اتش اميزيشن بس البيدنج لك هو ده, ده بالكم نفس الاجابات بتاعت البوست ابورث لايمورتش يعني سبحانك يا رب ده وهو نفس المنهج بتاع مين البوست معايا منافس الكلام نفس الكلام بالضبط فهنا بقى هنا ايه انفكشن والانجوري كلام كله تاريخ خالص الكمليكيشن دي دي هنزوده اوف ابورشن ده هناخده على فكرة دي بعدها ما اكبر في ده هو ده ده ما هو بعد الابورشن بشانا قادر هنا برضو في قوي. فطلعت حتى لا اي حاجه متعلقه باني بالابورشن معايا كده دكاتره مع ايه ابورشن بس فهنا الابورشن الابورشن ده بقى الامي في اخر اخر جدول بص اخر جدول ده جاي في التفصيل بالتفصيل, بالتفصيل المميز الاوبرت اخر جدول مهمه ايه المسج اوف ابورشن يعني احنا ما خدناش كله بس يا راجل الجدول الاخير معانا جاتك ايه المسج اوف ابورشن شايف اخر جدول ده بيعمل ميديكال عندك, ميديكا عندك سيرج شايفين ميليكالريموريسنجر ده وفي عندك فرس تريمستر وسكن تريمستر فرس وسكند الفرس تريمستر اسمه ميفي في بريستون شايفينها مي في بريستون مي بريستون شايفينهم شايفينه على فكره ده وده جودت فرنسا في السوبر ماركت يعني يعتقد كده في لبات كولراتز كده وجنبيه مي في بريستون اه ده ابرتميشن البنات في فرنسا عشان نحط الاسلوب بقى وشركتهم وكده ميقلوش حتى بيلز مش متخلوش يعملوا يحملوا أبداً هي حامل أتذكر لقي على أنا بقصمة في يعني عشاقاتي مثلاً مثلا طول السنة مع أكثر من واحد معها الفكرة عشان خاطر طول السنة ممكن تحمل اتناشر بس يعني طول السنة شغالين التكورس كل الشو. عشان تشر التكورس ممكن تحمل داخل وازن الحمل السنة كم لا أكتر من واحد نفس اللي بدوت بريستو بس في مع يبقى فيه مش دايما يعني ممكن يحصل ايه فيرتلايزيشن وعندي سباتش يعني احتمال حمله اللي هو في المستشفى كلها مرة مره يعني بيحصل مثلا في السنه مثلا في 400 انتوكل حمله مرة واحدة بس طلعت انا مش هخد ادناه مش هاخد بنك بقى ولا احط لونه ولا احط انفيكشن ولا بلاوي ولا اي حاجه خالص أنا لما يبقى يحصل حمل ابقى اخد ليك ميك بيستو والحاجه بقى من الدول المشهوره جدا فرنسا مشهوره جدا اللي هما يمنعوا تماما الحجاب ولو مثلا ايه كليس ماشي لانك او في واحده كده ايه مسينه جدا وشانه بيبي وشانه حاجات ونفسها في اي بدل الحرير ومحجبه ده ما يبقاش لو مدرسه البنت مثلا حاجه فايز ايه عارف ان مثلا محجبه طب تقص عليها جيب عاش ممنوع الحجاب ولو لاقته مشكله يودوها للمستشفى ولو حصل حجاب انه انا اتحضر اي حاجه وفي ممكن بيحطوه عليها عشان حجاب حجابيه يعني طبيبته تصحوا ان الواحد تقلع خالص فرق الحجاب يعني تعرفش ففرنسا مشكورة دائما كانت موفرة للملف حدكاتها بريستون في السوبر ماركتس حسا ما يحمله يغضع الميف بريستون تبقى زي الفون نازل عاية العظيم الميف بريستون تبقى انتي بروشستون زي فيه ابوستون الحياة الميف بريستون اسمه أخر. اسمه اسمه أريو. ربعمية اسمه كبير ميفي يعني ما فيه ميفي برستون برستون فميد برستون وانتي برستون الاسم الاخر اسمه الاسم الكودي بتاعه ار يو يعني يو اريد اسم الشركه شركة روسل. في شركه جه اسمها روسل. على, أبيض روسل. على اي صوره تلاقي شركه روشر اسمها روشر اكراف شركه الرقم في الشركة رومستو ثمانين. فدرأح من عشان لما اللي في بريستون هتلاو تلاك رومستو ثمانين. آجي رومستو من الشركة ودي الشركة. بريستون نفسه ممكن ممكن زي في, وإبقر وإبقر دي في بقى نعم. دي أندي. ما هي اسمها في ما هنا. دي في ما دي اندي. بس في جايد يعني ايه دي اتش في اللي في دي في دي في في طريقة صراحة يا جماعة هي بجد بس احنا ايه يعني عشان خاطر بقى يعني عارف انت كده ايه احترامن ل... ل... ل... ل... أو... ل... لودانة وعشان خاطر نقول كلمة كده ايه يعني ملقاش جرحة مينة اسمها منسترول اكستراشن بقال عن ايه واحدة بس انتركوس خلاص كده اتهمت تغلق مثلا ولا مش عايزه بيدي ولا اي حاجة فايه تحس ان ايه ايه اتداره ده دوست احضام ازاي عشان تملك بحاله دكتور ما مصنع حامل مش حامل ده لا هو مدخلها كده كده كلا برعه بلاستيك تخينه لحد قد كده طب وكسر لي 50 سم ونشط لي كله اللي آآ آآ ده كله قد قد بس يبقى اسمها كده ايه يعني خفيف علينا اسمها هي ده مش ده عن أكثر ده ايه ده اللي خلاص ده في حاجه ثانيه بقى في اعواد سنيه عود صيني اسمه لاميناريا تينت ده عباره عن ابراع الويتس اعشاب بحريه بيغطي الشقوق مكان ايه يدوا منها احياء زي كده مسواك كده بتاع ده المسواك ده مختلفة خلاص نفسها بدل بقى راس توسع او اي حاجة. يمشد الماء من التسجّج من سيربكس والبجاينة يدخل بكره شيء حطه ود آخر ود آخر مو آخر لابد على سيربكس خاص لاتعلى نخش نجيب البيبي أو هو ينزل وحده مع هذا كتر اسمه نميمارية دنت اللي هي العواض الصناعية بتوسع سيربكس بعد توسع تبدأ كيكع العيد ينزل نيجي مكان بقى على السكنتراي ماستر السكنتراي ماستر خلاص أحلى حاجة ليه بروستغلاندنس ده فيسترا يا مستر برضه برستجلاندز قويه جدا الكلام فاته. حلو في الليبر لكن واحد هنا في ابورشر اللي مبقاش لسه ليه ريسبتورز ريسبتورز قليلين في الاول فالاكسوسره رقم واحد ده يبقى كان ايه ممكن نعمله سيلنترا ده سيلنترا ممكن نحط جوه الميه نحط ايه مثلا ايه سلاين 0.9% والسايد 9-10 كميبوك احط 200 30 كميبوك 50 ملح طب حاجات كل موت العين و بس ممكن تامي برده دي اي سي لو تمتص في الجسم في بعض كلها من بعض ترمبوز دي اي سي مشكلة برده ممكن تعمل دي اي سي يسترخني انت يبقى استرطبي واحد حاجه يسترخني ان اي اي 2 على إيه؟ على بري ماسا سيندروم لو كتاب بري سيندروم خلاص طب على خلاص بري ماسا تيتشس سيندروم كان في الفكر لاي خلاص. ايه جميع التاريخ عدك يا دي سمريه انا التهد لكده طب دي خمس دي خمس داين. خمسة ممكن عاشه غير بالزبط خمسة وخمسة؟ خمسة خمس. يلا يا خمس دقايق هو اصل موضيع اصل تفق جدا شو كاينا بك؟ موضيع الكلام يبتح الجانب هو الدروس صعبة الناس صعبة سهلا الله جدا بس كده وش عاطين ايه اولا اخذنا كده الاخر كده حتى بيمدش يعني قاد احنا عاستينا عايزين ده بمرك عجب او وطبعا الاخر أول. يعني زي كده ايه مثلا الاسفال تاخيرها او زي البطنة تاخيرها لان الاخر دهوم حتى بقى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 <تصفيق> في بعض الدول بعد الدول لو الفميل اكلت جزء في هذه الفتره تطلع برا لو الفميل ثبت ان هي لكم علاج صح في بعض الدول لو الست في هذه الفتره تطلع لو ثبت ان هي في قبل الدورة اسمها بريميتش سيندروم وعندها سيندروم بالطريقه دي ما تتعبرها يعني دي تبقى حجة حلوة ان ايه ستي تخلص من جسم معي يا شاب رب الاسف ما عندهوش اللي هو العوز ما هتلاقي كله رجالة كده جدا بصد خلاص على أجوال بغطفه بس انا ما عندهوش ايه اللي هو بقى الستة دي هتقوم بعدهم تالت بقى ستي كده يعني يوقع حقاها تبوده جماعي يعني تترزه وتخلعه وتاخد فلوس وتاخد شاقته وتمس بك وتهتنوا ولا, ولا تطلع براء مش مشكلة تراع لك يا يا جماعة فيه بس يعني لا بس مشكلة ستنع فيه كيسته بردو كيسته بردو بيرعب وزهم و بيرعب بيتهم آه. المصريه يا جماعة المصريه احسر واحد هيو كده نعم؟ لا يعني مصريتك ويستنع عنكم طيب نيجي على كده بقى نيجي على كده على بقى على اللي هو الستانفردي اللي هي أركم نيجي خمسين عرض عرض مجيه على سيكالوجيكا أمك عرض فيزيكا بس تلاقي بس عندها ايه كل جسمان يجحر بريست بيه جسمها فيه تبخات بطنها منتفخة جسمان منتفخ صدران منتفخ وشاو منتفخ معانا كثيرا فهيبقى عندها كده مبدعهم السمطوم 150 تحصل في وقت محدد الاسبوع اللي قبل الضوء ما يحصلش في ما يحصلش فاحدة انا بولادي لاتم احضر اوبيولاتوري يعني ماعلي كان الذي يسبق مع هذا على فكره دهتا سلامه مش معروف. سكوز يبقى ولكن اهم حاجه ان ده ديو تو فلاكتويشنز اوف بعد ما بوز بقول ما تحصلش في واحدة ناش اورجريشن او واحد ماشي على مثلا حتى رص مثلا ما ح ما لا لكن ليها ديت ايه اللي في إيه؟ في الاي سي كذا سبب زي مثلا هنا في الليفل اوف المخ هش الـ الـ الـ اللي هو الاندورفينز وكام كله في الدماغ. مع هذا كده؟ إنه في اختلال في الاندورفينز والاندورفينز في البريد اللي على الحاله نفسية ومتقص على الانستان الموطلات برضه فكهل ستوت سايسس فتاني فيه مرض عمانتي فيه برضه تقوم بديكيز الموطلاتي معي يا شباب فيها زرق الاندورفين عشان قوي وبقى بنفخ قوي برا جسم ممكن فيتاليديفشنسي فيتالي بي سيكس بي 1 تأليف كل حالة تأليف تأليف ممكن بايت، بتأكل طيب ايه, إيه علاج هذه علاجها؟ السوق <تكلمة> هو ده <تكلمة> اللي هو ده بيصلح القهصه قصتي. في برده ممكن بقى بي 6 البايريدوكس بيذوب السيتون بيذوب السيتون في البري بيزود السيتون في البري من برضو برضو بي يعني لو بي يا لو في حاجه برضو بس خدوا عشان كده وخطر برضو في حاجه اسمها ايه؟ اللي زيت ظهرت الربيع المسائيه اللي هي Aile ده فيها دي فيها تهام؟ فدي أسد قوي زي لينولينيك olemic لينولينيك Lent لينولينيك acid ده olemic حلو قوي ده بيخلد البشرة قويسة وبيخلد بيحسن البشرة كذا حاجة طب برضو ممكن تخبرتو ابني بريمروس اويل حسناك بسر طب لو برولاكتن عايي قالت برولاكتن بروموكريبت بذات اللي عندها بريست بيوجه بيبعد اخد ايدي اخد بروموكريبت طب اذا كانت لو في ميديا اذا بقى آآ آآ عندها مشكله كبيره مش هستحل لا بالسريطون ولا بالباتة بي سيكس ولا بالابني بريمروس اويل ولا بكاثرة بيه البروميكروبتر نعملها هي نسألني شوية مؤثر اوفيليش ازاي؟ ممكن قديها بروشسترون سي سينو سي قديها جي انو ار اتش وقف الاكس تماما قديها اندرجن نحسن البيدو كده ونحسن الحاله النفسيه اللي هو ايه؟ اللي هو الدنازولي عاديه الدنازول هادو اندوبتريوزيس اندوبتريوز ده اندرجن ضعيف وقف الاكس دنازولي طيب ده هذا القدر من اللي على ده السدريب اسمه ال ايه انواع ال-Disminorate المصد كمال type of disminorate اللي هو يعني أو اسمه برايمري disminorate برايمري يعني ملاش سبب وستزمالك انا برا ده في اول يوم بس اول شيء ما جايش نتكلم على الضغط معنى جت الضغطه او وجع كلي بتحس فين بيؤثر الضغط عارف ما يسمعش اسبابني كده وجع الضغط اثر الضغط تمام بيحصل بس ايه اول ثاني من مع نشوف الفراغ ده بتاع الانتيميت يبقى عندها كمان كده احسها كده احسها نفسي بطل لا في شكل اسامي كده ايه مش انا بطل لا المكان شكوك كده دي اللي يوري إيس برابري ديس منورية إيس بزناديك بتأثر إمتى أول تاني يوم بس نقص بحيث يأثر الضغط معي شرط؟ يبقى تشير مع أفشيال بلود مع أفشيال بلود مع كده, كده. تعتبر على فكرة سيمتوم ايه عندنا؟ الكوز عندنا هو لندن F2 alpha fi dam el dawra li eh amalna abta keda bta'am el stimulation zay ma ashah hal shala aamloha akabaza el binding of the stimulation fara program F2 alpha ya من فعنوط الرحم ضيق فعشان كده ايه لو عميه توسيع او لو وزت خف لنتومت خف لنتومت خف مانا احنا كنا رحم فلما او بعملت توسيع زي دي أنسي. بقى ممكن ان ان جامد ممكن ايه؟ هاي هاي البلاستيك إترس طبيعي المود رهيب بنزه الدم الألم جاي بقى حسي بالم جاي عشان لأنك المود جاي من أول رحنا مني يزيله من طبيعي مع جاء عن ممكن في ناس تروح جدا الألم اللي ممكن الألم رهيب بجد يعني ممكن في الضرب فهنا ممكن بعد كده هاي البلاستيك إترس ما في حاجه تانية. عندها بقى هنا في البولاريتي تاكسس نيوتروس بايس بيريز كونتراكتين من فوق تحت كونتراكتين من تحت فوق اسمها ريجرسد بولاريتي يبقى هاي بولاريتي في مين لما يجي لها بعد دوره بينزل يتحرك يتفسح ويعمل اللي هي عايزا كله السنتر رايف خلال الفاكتر. الفاكتر. كل ما كمان لا نيجي اكتر لازم يا جماعه لا افنحك ايش حتى تبعيها جدا في ايام الضوء تاهم وتاخد تفسح وتغير جو، وتنفع شوية وتتمشى وداخد بوش لا سائع ولا بايت ولا سائع ولا, ولا سخن يعني انخفش بوش سخن او وحش التاك وحش معايه وقت حتى ايه كمالات مية دافية شعر على ممكن ليه كمالات مساج من ضهرها رايح ايه, إيه؟ أنتي بروستك لندن هو أفضل حاجة معاهدة جابرة زي الميثانيك أسل الميتانينيك أسل لو ما بطلت طبعا عشان ده عند فممكن سيبقى ممكن سيبقى كتير قوي موجودة مثلا نوبك راسنا بالأفروستاليني القوي قوي قوي بقى بدعة ما إلاستاني بقى كتفاني واسباسمم و... و... مانسلويدر بقى... ما برضو أنتي بروستك لندن بولستاني مديني زفور حكتني هذا معلش بس طيب ان بقى فيه ممكن, بقى إيه؟ ممكن نعمل حبات سيرش بس سيرش ده كان ثالث ساج يا كلام ثالث. هل ممكن واحده فيرجن عملها دي اي تي بدل من ديفرجنز لكن ممكن رسائل السنتكس بي ديليت رقم 13 ده عشان ايه يعني ديليت رقم رقم يعني تقريبا ونص نص على السيرديكس. بس دي بقى بكين مرة ده بقى فالطبير بقى الريكير والمالة الثانية على عسل ممكن ليه عمليه كمان ممكن يقع ديكاترة اخش كده ديكاترة على مين على السكرة اعطى النير بس متوصل ليها الام الرحم ليه السكرة معاها ديكاترة للسيء للتفانيكور للزي... اعطى هنا كل يريدين الرباق اسمها بري يعني ممكن اخش كده بالبطن كده لو منفعش بقى نانسترويد او ما نفعش سي و سي خلاص ما كنا نسترش دي اي دي سي. بري سيكرو نيوريتنيم خشنا تعمل من الفايبر احساس الرحم بري ما كنا اسمها لونا ايه بقى لونا بقى في نفس الوقت اسمها لابروسكوبك؟ او ليزر يوترو سيكرو نرف ابليش ما هو نبطلعش ريترو لكن فممكن يعني لابروسكوبيك أو ليزر أبليش هذا نفس الكلام بداع البريسيكرول يوريكتين معاهد اجابتها هي نفس الكلام أجابتها هي بس نفس حوالة بس بابت بقوله وريكير ممكن مش جنبي ممكن ايه يا خلاص؟ نعم حد الأورا أو ليزر يوتروسيكرول نيرب أبليشي حدث سؤال بنافش وثيق، فتعطيش لك على الطاولة التاني. هذا مهم بالنسبة لنا. حد اسمه منبرينس باسم نوري. فبنات جا اللي على الدخن قوي. عنا يكون آلبي. لما من الرحم يجي راع كده آلي بدل. كرشروت. هذه كرشروت تافليستينكس. ألم رهيبة جدا. عشان شغل على كده برضو ألم جدا. كأنها ده تجزي ما دم بسيط نقاط دم نقاط لكن في مرة قلم جامل زي قلم الطلب كده وتلاعها من قلم بجامل كرة شوى مع دم كتير ترتاح تماما الكرة عن خلاص كده مع دم كتير بيحصل في الأسلال في, في المهات من الأول الدورة المهات الصغيرة زي تمام كده العندوم أو فيديشن، العندوم بيشتغل، خلاص أنا السي في الفريق من أبي، في من جداً وبيأدي بالقسم كملك حششين دي إذا سي في رأس كده؟ في نوع آخر ديكات اسمها secondary dismenorrhea secondary disminorier او اسمها كونجستيف اي سابق ديكات؟ سألها هو اي مرض في البلدس اي مرض كاتينة يعني بايكورنين سيكتات ترومة زي لولا او خطة انفكشن تيومر اي تيومر اي مرض اي مرض في البلدس اي مرض في اي مرض يعمل congestion فين في اليوترس تلاقي البيل عامل ازاي البيل عامل كده بص اجابت اتلوينا المثل دي اتدورة كده البيل يبدأ 4 خمس تيال قبل اتدورة زي كواحد كده وسعب واسعا ايه خرقت الصواب لايك اخوات ده يلقى في الاول ده ايه زي هنا اقضى ايه غير الستاذ بودك كان مقص ده كان كل ده هنا اقضى ايه نبدأ كده من زي. لا لا معلاتنا نوصل لمرحلة بعد كده وصلت بس تكون أنا مرهيب مرهيب مرهيب أنا مجدد أول ما يدعب بأس الخرابة ده كده ينزل لبس السيارة هي كده زي نرخد روضه تردده مرة ثانية يعني أول ما ما من يوم وليلة يخذ الزرق تعب ما ينبيه يروح بس نفس القصة في ما before the flu مع الflu كانوا بيعبيين غاتنا احنا بعد الدوره 4-5 تير خلاص دي صورة كتيرة هو هنا ثالث هو secondary أي ديزيس يعني secondary أي ديز في البريس كتينا كوجين ترو إنتفلاميشن بيوبلاستيكسين أي مرض في البريس يعني لكم just this one right يعمل لكم just شو ضرعيكين جبين يجي المكس من بعد كده مع نجيل منسس تنزل ايه وضع ضوار ايه نختفي بعد إيه؟ معاش طب دي ايه بيت طبعا علاج ايه حتى صح؟ ايه كمان كلها ليه الكونجاستن بلديه اللبوس كده بتاعته بروستاتي لبوس اسمه بلسترين اكتيوري نفس المية كده وقالي الكونجاستن شوية طبعا انا الكوز حاجة بتحصل في الأضري معاه بجدده في عند وقت الدورة مشوار الديليش نازد الدورة بس ما أسمع راد برضو كنت لا شيء أقول كذا قلت أنا أفكر بحس بس بحس بنقح قوي في هنا ممكن نحية أو نحيديم في مكان لا ماما ما بقى مني أدور لا بحس في كان كان لي اسمها أزاريا يسمى فيها فيكتوريكا البشيه فيكتوريكا فمتى هنا كده في بعض الكنيس يحسوا بوضع في الاوبل في حاجه اسمها اوبليا ديسمينوريه كنجكشن في الاوبل فاكرها طبعا ده برضو حاجه ولو في مشكله في راس اوبليشن ان هذا ده خلي بالكوا الدم اللي هو اللي موقف دوره عاديا لكن الورم ده المضرة ومش جسم أول ومو نسبيك مش زي زي البرق في أي أحترسها تمام؟ نوع كتير من ضوء من ضوء. كمان مع وجود ضوء بيزيد سكنبي ما بيزيد مع بطاعة زيت في رجل، بس أفضل يوم الضوء خلاص؟ خلال جواري فوقها مع هو, هو أعلى يوم، ما كانت اللي بعد يعني أنا جدا وآخر يوم يوم، ما عشان يوم ساكر لي. ساكر لي. دي ودائماً في عنده متريلوس. إذا بحثوا خيالات دار خيالات زي مثلاً شوكليت فست. ده في الدلتمينام في فدي بس في الحركة. اسمع صدق في بزماتك. دي بس خصيصاً لي عنده متريلوس. إذا بدنا نستكشف العربية، نستكشف العربية. عنده بار يعند الحين. عندما استكشفت بقولك عنده متريلوس، عنده بار بقى بيجي. بس كريشندو. يعني كريشندو. يعني الثاني يعني يديه مع الضالة مجلنش إذا الجديد يديه من العدالة وثاكن من الضالة مجلس عبارة كل شيء يديه من الحمد لله وختاما نرجو, نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب انشام www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته